د دې او إن شاء الله اللهم الله وحفففت بقى كده اقتنعيت الله بحفظ بشكل ممتحان بإسم الله في بقى في بقى في ممتحان وأي حد من فاك حاجة طبعاً لحد وحد من الممتحان من قبل حد قبل الممتحان بعشر قليل خمس؟ بوه هو العرب إيه <تصفيق> طيب عشان ما خدش مقتبتي من نفسي خلص بسرعة عشان أنا عادة لنتو أتقليم عشان عاوزين تزاكروا عاوزين تقصوا وهم البسطين ان احنا مين دولهما يفيهم البركة وهم يجبونوا وحدة آي وتزبطوا مين هتقعدوا جنبوا مين هتقعدوا جنبوا والورقة الصفرة اللي هتتحطة خحة والورقة هتتحطة في الكوم وانا مين هتتبع لنا يعني انتوا بايروا بايروا بايروا بايروا بايروا ده لنناس اصلا ما انا بتكلم عملية زاكر وبتسمع صح ولسه قداما هم عمالين يسأل معه ويزاكنوا مشاكل عشان ما اقولش ما ان شاء الله انا هم هبقوا خلص تلك ايهاتي مني الحال الاولانية ليه عملية transformation, transformation. عم عملية بيكون بلاسنت هو بيه هو بوست الداخل شفنا مرة اللي فاتت خالنا قلنا ان بلاسنت ده هو عبرها من بيكتوت وقلنا اعطنا ان بيكتوت كلها تتبقى كتير وعارفنا إزاي بندخل البلازمة جوة البكتيرية بقول البلازمة جوة البكتيرية بطريقة اللي احنا قلنا عينها اللي قاتل جو يعتبر عملية transformation عمين دي بقى transformation يعني ايه transformation بمساطر يعني change in the color change in the characters of the host change in the characters of the host as the result of addition of victory تغير في الكاركترز بتاعه البوست نتيجه لبيف يبقى تشينج ان ذا كاركترز اون ذا بوست از ا ريزولت اوف ذا انترانس اوف بيكتيمز او او ذا اديشن اوف بيكتيم طبعا كده احنا قلنا المره اللي فاتت ان البيكتيمز لهم ايه كاركترز صح وقلنا الكاركترز دي ان البيكتور لازم يكون عنده ريستريكشن سايتس زي مين زي الدي ام اي بتاعي انا هدفق اقطعه واخده اشيل الجزء المايز واخد ان الجزء الايه الكوائز جانب جدا المستريكشن سايكس اللي موجودة في الفيكتور دي المفروض ان انا لما ببعمل اكتشن لبارت الدي ام اللي هو بكاري الكاركتز اللي انا اعزينا مفروض فعلي كده بعمله لدي ايشن وبعدين بدخل وجوه بوست بتاعي انا عملت ايه لدي واحنا بنقول الكاركتاز بتاعت الفيكتوس قلنا ان انا لازم الفيكتوس بتاعي معلش انا ربطينا نسوك عطي شويلة يعني بحاول افرصي حيث عشان بتاعتني معروض محضر فلو حسيني ان انا مش يعني مش هستواعدين مني هتوقفني بس وانا خلاص يبقى كيني احنا قلنا ان الفيكتوس بتاعي المفروض انه هو لما تدخل فيه قس دين من ايه بعض او دين ايه سيليمت اللي يكاري الكارب في الصدر العوزانة المفتوض اني جوه هوسط عشان يبقى على ايه جميل من الكارب تغزي بتاعك بتاعك اني بقى عنه سبيسيفيك ايه سننعوه ايه مرفاتك ماركز صح؟ مشاني قولنا بيبقى عنه بسبيسيفيك ماركز السبيسيفيك ماركز يقولنا بيتميزوا عن مين عم الهوسط عشان دا ما دخلوا جوه ال وبحصل عملية الترانسفورميشن اللي احنا قلنا عليها هي عبارة عن ايه؟ هي عبارة عن تغيط في الكاركتر بتاعي الهوست ليه؟ نتيجة للنخول الفيكتور اللي شايل صفة بقى صفة جديدة صح؟ يبقى انا عاوزة بنوقتي قرى اخر جزء في عملية تكنولوجي او دي ايه تكنولوجي؟ اللي هي عملية ايه بقى؟ الترانسفورميشن يعني ايه ترانسفورميشن؟ يعني اتأكد ان كل الخطوات اللي انا عمل تتحققت فعلاً جوه إيه؟ جوه الهوست هتتتحقق إزاي؟ هتتتحقق لأن الفيكتور بتاعي يعني نخش جوه الهوست الهوستي إكسبريس كاراكتر ما كانتش موجودة دي قصد تمام كده؟ يبقى أعمالية الترانسفورميشا قصد ديها إيه؟ إن نلاقي كاراكتر في الهوست ما كانتش موجودة إيه؟ ما كانتش موجودة ديه؟ وابحك أنت دي؟ فتعالوا وشوفها مع بعضها جميل معلش هستاذن في حد بس نادي العام اللي انا مش راضيه ماشي يا بابا معلش هستاذنك نادي العام اتفضل يا دكتور لو سمحت البروس نتيجه ان انا عملت اديشن من فيكتور او الانترنس بتاع مين البكتيريا قلنا ان الفيكتور ده اللي بيخليه يغير ان هو بيدخل بالجوس بتاع الدي ان بتاعي اللي انا عاوزاه اللي هو الجوس اوف انترست او دي ان اي اند ايه اند سيرف اتفقنا ان الفيكتور بتاعي لازم يكون كار ايه كان سبيسيفيك ماركر ما يكونش موجود في المضيف عشان يحسد لي في الاخر ان عمليه الترانسفورميشن دي ايه صح تمام طيب تعالوا نشوف دلوقتي ازاي نأكد ان الترانسفورميشن اول حاجه انا عندي دول دول اتنين بليز دول اتنين ايه بليز بتري داش البتري داش دول يعتبر ان انا حاطه فيهم الميديا الغذائيه بتاعه الهوست الميديا الغذائيه بعدين الهوست مين الهوست بتاعي بكتيريا جميل جدا يبقى انا حطاها قلب بتري داش البتري دا عليه الميديا عشان تعمل عمليه جروح للخص التاعي. جميل؟ تمام. البكتيريا بتاعتي خدت نوعين من البكتيريا. نوعين من ايه؟ من البكتيريا. واحدة عملت منا اسمها الترة cycling resistance. ايه بقى؟ الترة cycling resistance. الترة نوع من الانتي بيوتكس. نوع من مين؟ من الانتي بيوتكس. عندي واحدة تانية سميتها كَانا... مايسن رزيستان. ايه بقى؟ كانو مايس ريزيستنت كانو مايس ده برضو نوع من مين من الانتي يعني الجروس ميديا بتاعتي بحط فيها نوع من الانتي بايوكس يا اما تبقى تتراسايكلين مايس البكتيريا اللي واخدها نوعين البكتيريا اللي انا واخدها ده نوع اتنين واحده اسمها ايه تتراسايكلين ريزيستنت والثانيه كانو مايس يعني ايه ريزيست يعني لو في في البروس ميديا بتاعي والبكتيريا بتاعتي تتراسايكلين ريزيستنت يعني يحصل لها جروس في وجود يحصل لها جروس خلاص يعني البكتيريا تتراسايكلين ريزيستنت كانوا فين بالتتراسايكلين في الكامايس البكتيريا ده الموفين كان كامايس ريزستنت البروس ميديا تمام كده تمام الحته دي مهمين جدا عشان هما هيقفوا عليهم ان انت تفهم الباقي كله اوكي طيب انا عندي كام نوع من البكتيريا 2 نوع ايه واحده وهم ليه عشان هما الوسط بتاعي عشان هما نيد الوسط بتاعي البكتيريا خدت الصفه هي تكرر سايك من ريزيستنت او تكرر مايسن ريزيستنت دي منين بتاعها اللي هو الفيكتور اللي شايل سلكتابل ماركر اللي شايل ايه سلكتابل سل ماركر عشان قلت كل فيكتور لازم يكون عنده ماركر الماركر ده مش موجود في الهوست جميل البلازميد بتاع البكتيريا يا اتفقنا ان البلازميد ده عباره عن اكسترا كروموزوم باط منين من البكتيريا يعني هو حته من البكتيريا صح؟ فالبلازمد بتاعي ده شايل جين الجين ده تكرى Cycling Resistant أو كان Neicin Resistant يعني اللي بيدي صفر الهوست مين؟ البلازمد البلازمد اللي بيدي صفر الهوست مين؟ البلازمد جميل؟ لو انا حطيت البلازمد بتاعي ده ما فيهوش الجين يعني ما فيهوش الجين بتاع التكرى البكتيريا هتانو؟ لا ما تانوش؟ ليه؟ لأن الصفة بتاعتها اللي جايلها البلازمت مش موجودة صح كده؟ يبقى الصفة المميزة اللي بيديها البلازمت للهوست ومش موجودة فيه أصلاً هي إيه؟ إنه يحصل جروس في وجود الكتروسيكلين أو الكلمة الحتة دي وقتها إحنا قلنا إن عندنا الهوست بتاعة الدكتوس وكلها متفقنا إنها عبارة عن إيه؟ طب كده بما ان البوست بتاعي عباره عن بكتيريا ان اتفق ان انا عشان اعمل ديتكشن الترانسفورميشن يعني ايه ترانسفورميشن يعني آخر عملية تاكد لي ان انا عملت فعلا دي الايتفورميشن بايت فورميشن يعني ايه اخر عمليه يعني انا عندي طمطمايه الطمطمايه دي بتنمو في جو حار تنمو في جو لو الطمطمايه دي نمت في جو بارد يبقى ما صح ليه؟ لأنها acquire the character ما كانتش موجودة فيها مظبوط؟ تمام اديين ايه كلونيج؟ أنا بعمله كله على ايه؟ ما بيت فيكتور وما بيت هوست مظبوط؟ لو الهوست بتاعي كان عنده شوية صفات لو أنا زي أنا الهوستر لو أنا عندي رجلين و اديه؟ لو لقيتولي ايه التالتة؟ او رجل التالتة؟ يبقى قادتك أنا أكوار أكوار صفات مش موجودة عندي صح؟ وقبل ماضيك كده حصل ليه براستورمش؟ 1000% مظبوط احنا داخلين نعمل ايه؟ داخلين نتأكد ان الهوز بتاعنا حصلوا اخوارة لكاركتر مجالش موجودة فيها جميل؟ البكتريات كلها بتنموا على انواع مختلفة جدا من البروز من انواع البروز من انواع البروز دي حاجات بضيفها بتبقى اسمها انتفانوتريكس او مضادات حيواني مضادات ايه؟ حيواني أنا هجيب بكتيريا بتنموا على أي نوع من الانتيبيوتكس يبقى ده معنام عندهاش ماركر بيميزها عن أي بكتيريا تعملها صح لو حقيت جواها بلازميل والبلازميل ده شايل سليكتاب والماركر السليكتاب والماركر عبارة عن إيه؟ عبارة عن صفة جين بيد صفة تخلي البكتيريا دي تنموا في حالة واحدة بس تانو فيه؟ فحالة واحدة بس انت لو حطت لها Specific Antibiotic لو حطت لها ايه? Specific Antibiotic يعني انا مغزت بتاعي ده ما كانش بيانو بشكل مميز او بشكل Specific في ميتة معين كان بيانو على قليل ميتة انا حطيه جواه بلازمت بلازمت ده شاي ايه؟ سلك تابوي مارك السلك تابوي مارك ابدأ بي خليع ايه؟ يخليه يحصله gross specifically a specific media جميل؟ ال specific media يكون جواها مين؟ يا إما أنت بيوتك اسمه يا إما أنت بيوتك اسمه كاميرس جميل كده؟ يبقى أنا لو بيكتوا الهوست من غير بلاسمك خاص نعم بلاسمك هل يفرق مع الهوست؟ هل يفرق؟ ليه؟ لأنه اكسترا كروزومة المديرية يعني هو ما هوش فيه بتاع الهوست صح يبقى صفات الهوست كلها لو البلازميد شال من الهوست كان هشيله هو اقوى الصفات بتاعته منين من الدي ان اي بتاعه صح يعني يبقى انا هبين هوست الهوست ده جواهوش بلازميد يبقى البكتيريا بتاعتي هعمله على ايه علي, على اي ميديا صح هاخد البلازميد بتاعي البلازميد ده اللي انا بنعمل معاه على انه ايه لكنه فيكتر. على إنه إيه؟ فيكتر. صح؟ الفكتر ده مش أنا حملته صفه أرعى وزهره. حملته جيل معين إنه هو جيل وانا عارفة إن بلاسمة بتاعي ده من النوع إلي اسمه تترا سايكلان رزيستان. اسمه إيه؟ تترا سايكلان يعني إيه بلاسمة من النوع تترا سايكلان يعني لو ده خلق الهوست بتاعي الغسط بتاعي بدل ما ينمو في أي وسط ما ينموش إلا فيين؟ إلا في وجود التترا صالحين بس واضحة دي؟ طيب إليك أنا معي سنة بتاعي في ظروفه الطبيعية من غير الإكسترا كروموزوم الماتيريال هينمو فيين؟ في أي وسط معه أي أنت بيوتر جميل؟ طب لو حطته بلازمة شايل سليفتاب الماركر اسمه Canomycin Resistant يبقى هينموا فين؟ هينموا في لازم يكون نوضط بواه ال Canomycin مين ال Canomycin? Antibiot حتة توضحة؟ الحتة ديه اللي بدنا عليها كل البن يعني الصيب احنا وقفين عليها ديه هي لو انت في انتهى هتمش باقي سهل جيد اوكي؟ التتراسيكلن Resistant ده اللي هو خاصة نعرفنا ان هي بكتيريا وهي هوست وسمناها كده عشان بواها بلازمت شايله السلكتور ماركه اسمه كيتراسايكلو ريزيست صح كده البكتيريا بتاعتي اللي شايله اسمه كيتراسايكلو ريزيست بسميها بي 101 سميها ايه بقى 101 اهي دي كده دي اسمها بي 101 اس اهي ماشي؟ مين البي اس سي وان هانترد انجورون ده استيلتكا بول مرك مين استيلتكا بول مرك يبقى الحجر عشان كدا يقيله فان؟ في المدور. مين المدور ده؟ البكتور اللي هو مين؟ البلازمين اللي هو مين؟ اللي هو الإكسترا قموزومة مذهلة صحي كدا؟ يعني هو ساب البكترية كلها. كلها شكلها عامل ازاي بصوه؟ شكلها عصوي صح؟ دي البكترية مين؟ هل هو بيجن بالبكترية؟ مين اللي جاي للماركر؟ البلازمان اللي هو مين؟ الفيكتور اللي هو مين؟ الاكسترا كوميزومة المتينة مليش ده بوصفة خاصة يبقى مين اللي هايد الصفة؟ الفيكتور الفيكتور اللي ده ده اسمه ايه بقى البكتيريا اللي هي تيترا سايك اسمها ايه؟ بي, بي, بي اس بي سي وان ليه اسمها كده؟ لأن السيليكتا والماركر بتاعها الجين بتاعها اللي بيخليها تنمو بس على التتراسيكلن اسمه تتراسيكلن اسمه بي اس سي one hundred and تمام التانية اسمها ايه؟ كانوا ما اسم ريزيستان كانوا ما يعني ايه؟ يعني عنده فيكتر بوات اسم بلاسل شاي جي اسمه بي اس سي one تمام كده؟ يبقى اللي شايله دي 100 اند اسمها تتروسايد ريزيست اللي شايله دي اس سي 100 اند 2 اسمها كاناايس ريزيست وخديق ناخد بالنا بقى من الالوان الالوان هي اللي احنا هتخلينا نميز ايه اللي بيحصل ال بي 100 اند 1 دي شايله لون التركواز اللي قدام حضرتك او اللبني ده عشان الناس ما بتحبش الالوان الغريبه يعني ده لبني عند العالمه وعند ناس الهاي ده تركو از ده بقى مش عارفة زي بيه لت حي مش عارفة اسمه ايه يعني وطيخ ومش عارفة كرم بيه كده يعني او اخضر يوم اخضر عندين عامة خلاص مميزين ان واحد ازرع وواحد اخضر جميل جدا ام <تصفيق> مين P.S.C. 100 and 2 100 and 2 مين PSC 100, 100 and مين بي اس اس اسي 100 and 1 مين so بي اس اس اسي 100 and 2 تاميس خلاص تمين دي مكتيريا شايلان بلازمية اللي هو شايل السل اكتبه بماركر هعمل فيهم اين هحط البي اس اس اسي 100 and 1 فعال في ببتريش فيه ميديا جواها ارتبايوتي اسمه تترا صحيح. صح عشان اضمن انها ثاني جميل البي اس سي ومانجر الانتي تو الانتي تو احطها في بيت في جراف ميديا جواها كامايسين انتي بايو تك عشان اضمن انها ثاني كويس ايه هنعمل ده هيقول بقى بيقول كيف صارت إن مسكت دلوقتي البلازما بتاعي تاع البي اس 3 و100 انتي 1 والبلازميد بتاع بي اس سي 100000 عليهم ريستريكشن عليهم ايه ريستريكشن انزايم على مين سايت لحد ما طارق هيقطع ال... في كام مكان في البلازميد ده يتوقف على عدد الريستريكشن سايت ولا... ولا فيها مشكله يبقى ثاني انا هعمل ايه دلوقتي هادي انغوبه اقصم فيها البلازميد اللي هو شايل السلكت و المارك بتاع مين البي اس سي 101 و تشايل البي اس سي 2 2 واحده 2 بي اس دو. دول فيهم بكتيريا ما فيهمش بكتيريا البلازم دل هو مين؟ الفكر قوانيس كده؟ هحط عليهم الاتنين نفس الريستريكشن انزايم هحط عليهم الاتنين ايه؟ نفس الريستريكشن انزايم همفترضوا جدلاً R E 1 ريستريكشن انزايم ايه؟ -E 1 نورة اول طبس كده؟ اوكي؟ الريستريكشن انزايم ده هيعمل شغر على ايه؟ على ريستريكشن صاري يبقى وفقا لعدد الريستريكشن سايت اللي موجوده في البلازميد بي اس سي 101 وعدد الريستريكشن سايت اللي موجوده في البلازميد بي 102 هيتحدد القطع هيحصل كام معرف البلازميد صح ولا تمام <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> يبقى الصوره دي بتقول لنا ايه ان انا فصلت البلازميد وفصلت البلازميد من النوع الثاني وحطيت عليهم الاثنين نفس ايه الريستريكشن انزيم اهو بالشكل ده خلاص مين الانفايل ده ريستريكشن مش عايز الانفايل بيشرح على مين ريستريكشن فايل بيقول اللي بيحصل طبعا ان الريستريكشن بيقطع عند حته معينه ويعمل لي بيعمل ستيكي اند يبقى ممنوع ايه طيب تو الوحيد اللي بيعمل ستيكي اند مين طيب ده لو اللي بيعمل بلانك اند اند هو مين طيب صح كده ساعدكم هيعمل ايه بقى؟ نركز خد الامبوكتين وراح عاملهم ايه؟ كبهم على بعض حط الامبوكتين ايه؟ على بعض لما يحط الامبوكتين على بعض ايه اللي هيكسر؟ ايه اللي هيكسر؟ اولا لازم حضرتك تبقى عارف حاجة ايه هي؟ معلش عشان بس اقرار روكو دي هعدي الجزء ده واريكو حاجة وبعدين نربع نبصوا كده أنا طبعاً أتمنى لو أحبت يدفل منك ما رايش نبص فيه مؤقتين بس أشكرون نبص مركز زيولة. بصوا هنا في, في الجزء ده جزء مقطوع الجزء ده جزء ايه؟ مقلوع. يعني عبارة عن خاتم تخيلون خاتم كده والبي اس سي وان هندري ده تخيلون مفص بتاع الخاتم يبقى احنا عندنا الخاتم بفص ازر وخاتم بفص ايه اه جميل الخاتم والقطع بس انقطع في حتة ايه في حتة واحدة لما يقطع في حتة واحدة يبطل الخاتم ايه منتصف ببرا يعني حلقة واحدة صح بس مفتوحة من ناحية معنى كده ان في بي اس سي وان اند وان فيه كام ريستريكشن صايد للريستريكشن انزائن طيب 2 واحد ليه لمؤامر واحد بس الحتة دي واضحة؟ حتة دي مفهومة؟ تمام يبقى BSC 100 يوال بعد محطط عليه Restriction Enzyme Type 2 قطع في المكان واق في بليس واق ده معنى أنه عنده One Restriction Site صحي كده؟ تمام تعالوا نشوف BSC 100 2 شايفين الجزء ده الجزء الكبير ده جزء أبو اللي هو شايل اللي الفص الفص الاخضر ده. في جزء كبير اهو. الجزء ده ادي باط والجزء الثاني ده باط يعني كبير ده واحد والجزء الثاني ده واحد تاني. بقى جزء حتتين. حفة صغيارة بفصلة متاش الفص. وحفة كبيرة شاية مين الفص. يبقى عنده كام رستريكشن سوية. عنده كان اثنين. يبقى في اس سي وان اند وان. اطرع في كان. في واحدة. والBSC 100 and 2 قطع في كم؟ في جنين مجمع قطع في جنين أكون لكم قطعة؟ جنين صح؟ اللي هي دين ودي طب بعد شوية بنلاقي إن كمان الBSC 100 and 2 ممكن يقطع في حتة كمان يبقى عادل لو طولنا الوقت شوية نلاقي Instriction Enzyme Type 2 قطع في كم مكان؟ في 3 أماكن يبقى الBSC 100 and 2 ممكن يتقضح في مكانين وممكن يتقضح في كم مكان تلات اماد جميل؟ احنا هنشتغل على مين؟ هنشتغل على المكانين احنا هنشتغل على مين؟ على المكانين اتنين بس اللي هم الكبيرة مفس والتاني اللي هي مين؟ الصغير جميل؟ وقعش ما حدش اطلاقهم يبقى ثاني 100 SC 100 N1 زي عن ايه؟ عبارة عن ايه؟ Vector عبارة عن ايه؟ Vector <تصفيق> المي... يعني ايه BSC 100 N1؟ يعني السلكتور ماركر بتاعي اسمه 100 بي 100 اند 1 يعني ايه السلكتور ماركر بتاعي اسمه بي اس سي 100 اند 1 يعني السلكتور ماركر, ماركر ده بيسمح للهوست بتاعي اللي هيخشوا البلازميد ده ان ينمو في في, في حته واحدة بس في حاله واحده بس انت لو الجروس ميديا بتاعتي موجود فيها التتراسايك موجود فيها مين التتراسايك طب يعني ايه بي اس سي وان هندرد امدتو؟ يعني الهوست بتاعي ما ينموش في حالة دخلوا البلازمت اللي شارك سل اكتبوا الماركة بي اس سي وان هندرد امدتو الا اذا كانت الميديا اكتبتوا محطوط فيها كان مرس جميل كده؟ تمام هعمل ايه؟ انا هاخد الاتنين بكتير اللي بواهم بلازمت نورو بي اس سي وان هندرد امدتو وبي اس 2 واعزل مين افصل مين البلازم اللي هو مين اللي هو الذكر هفصل انا الذكر اخد في انبوبه الفيكتور اللي نوعه بي اس 101 وافصل الفيكتور اللي نوعه بي 102 هختار اللي بي اس اللون بتاعه ايه ازرق والBSC 100 and 2 لو بتقعوا ايه؟ اخضي جميل؟ هحطه على الاتنين الوحد منهم شوية الفيكتور اللي نقوله BSC 100 and 2 restriction inside اللي هو بتقعه restriction inside 2 فو تشافر انو هها restriction inside يعني هنستطففه عشان البرزنتيشن خلاص؟ restriction inside type 2 فطبيع انو هايقطع في BSC 100 and 1 at the restriction site هلاقي انا عارفة ان البي اس سي وان هوندر دول ده ما عندوش إلا ريستريكشن سايد واحد يبقى انا متوقعا من القطعة هيترب في مكان واحد يبقى هلاقي حلقة مفتوحة حلقة بس ايه؟ مفتوحة كانت مطلق صح؟ تمام اجي في البي اس سي وان هوندر دول هلاقي عندها كان ريستريكشن سايد اثنين احنا نثبت على اثنين هلا ايه كامل ريستريكشن صايت؟ طب القطع بتاعي عامل ازاي؟ يبقى واحدة هتبقى كبيرة وواحدة تبقى ايه؟ صغيرة واحدة كبيرة دي شايمة مين؟ اسم اللي اكتبه الماركة اللي اسمه ايه؟ بي اس سي وان هند دو اللي واحد لون ايه؟ الاخر واحد اللون الايه؟ الاخر يبقى البي اس سي وان هند وان بار ونحطط عليها ريستريكشن انزاين بقيت حلقة بفصة بس مفتوح بينما البي اس سي وان هامرد اندو بقت حلقة ومعها حفة صغيرة الحلقة دي جاينا نفص الولوم ايه؟ اللي روح. الكلام ده واضح؟ ايه انا بقى؟ هاخد الاندوبة بتاعت البي اس سي وان هامرد على مين؟ على البي اس سي وان جميل كده؟ يبقى حطهم على بعض طبًا احط طب اللايجيز إنزايم وحط مين؟ اللايجيز إنزايم طب لما احط اللايجيز إنزايم الاحتمالات بتحت اللي هتحصل إيه؟ الاحتمالات بتحت تعالوا نفكر طبعًا اللايجيز هي الحد طب تعالوا نشوف بق أي THE halten هتك pardonنا إيه؟ طبعا ما ركش دعو اللايجيز بيتم عن إيه يعني شي غدا بصوا ايه اللي حصل نركز بقى بقى عندي خاتم لونه ازرق ده موجود من الاول انا عندي خاتم من الاول لونه ازرق ده موجود على اسمه ايه سي اس سي 1000 ده في حاجه بقى ايه ده الاول في المشكله جميل جدا يعني دور الاب والام ها كاننا كده نتجوز اثنين واحد جاي خد خاتم واحد جاي خاتم وتجوزوا بعضهم الحمد لله ده موجود وده موجود اب وام موجودين تعال شوف بقى الجديد ابص الاقي ايه بقى ابص الاقي خاتم الخاتم ده شايل ايه شايل فصين بكون عندي خاتم ايه شايل فصين فص بي اس سي و شيء شايل ايه بي اس سي 102 انا بقى عندي احتمال زي الاب اللي هو بي اس سي 101 واحتمال زي ام بي اس سي 102 ده منطقي ولقيت حاجه جديده تكونت عباره عن بي اس سي 101 بلس سي بس الاثنين على نفس ايه الاثنين على نفس البلازما صح جم من اين؟ مش انا كان عندي حلقة فيها فص ازرق وعندي حلقة فيها فص اخضر لجمين دول لو لحموا مع بعض مش يبدوني حلقة تفصين صف ولا لا؟ مش انا يعني على بعض كان ايه؟ قدام احتمال من تلات يا الحلقة الزرقة تقفل على نفسك صف؟ يا الحلقة الخضرة اللي فتحت تقفل تاني تجلب من نفسها مع بعضها. صح صف؟ يلحم او تلحم مع الحلقه الزرقاء صح ويعملوا حلقه كبيره شايله نفس في الصين فيص اصفر وبش وفي الحاله دي يبقى اتكون عندي بلازميد بكتيريا جديده ولا لا كون اتكون بكتيريا جديده معناه ان لو دخلته في الهوست هيخلي الهوست يني على وصف في التدراسيك بس؟ في التدراسيك لين بس؟ في التدراسيك لين بس؟ الكاميرا ميسن على وصل جازم يبقى في ايه؟ الاتنين طب تعالوا تاني نقرب الحكة دي يعني هو مالا لما كان عندي بي اس سي وان هندرد اندوان كان البداك وفيين بس؟ في التدراسيك يعني لو خدتها حطتها في الكاميرا ميسن كانت تفعين ليه؟ كانت هدموت، صح؟ طيب لو خدت البي اس سي وان هاندر الانجتوب يقتنوا فين؟ في, في الكامامايسن طيب لو حطتها في قلب متر ديش في تيترا سايكل كانت هكابل ايه؟ كانت هتموت طيب هو بعد ما عمل الشغلات دي اللي هو خلط الكامامايسن على مين؟ على التيترا بعد ما حطلهم مين؟ الريستريكشان انزايل وبعد ما بفروغ مين؟ البيجيز انزايل خد الأنبوبة دي اللي هي رقفو احنا بقى بخنا كده بالساينز متوقعين ان هيبقى جوا حاجه من ايه من ثلاثه يا اما بي 2 2 عشان انا اطمن مش هي دي فكره الكلوننج فكره الدي ان ايه الحمها على فالراجل عاوز عاوز يحصل لنا ان الكلام اللي بيقول كلام ايه منطقي بيحصل فعمل ايه هو دلوقتي هو قال مش بالمنطق كده لو انت خدت حته دي اسمها بي اس 2 وقطعتها بريستريكشن انزايم عند ريستريكشن سايت ليه هتفتح الحلقه ليه هتفتح الحلقه ان ما عندهاش بركبستريكشن سايت واحد بس طب البي 102 لما احط عليها ريستريكشن انزايم المفروض تقطع عند الريستريكشن سايت عندك كام ريستريكشن سايت دي مكان 2 فيبقى عندي ناتج ايه عندي حلقه شايله البي اس اسو بي اس اس 10002 وشايله حلقه فيقطعه او جزء صغيره من الحلقه صح اقطعيتها وحطيتهم على بعض لو تخيل ان انا بحطهم على بعض زي ما بعمل ايه زي ما باخد الدي ان اللي هو الدي اوف انترست وبضيفه على الفيكتور صح؟ قلم جدا بتقول ان دي نقوب انت الريسك لو حطيته على الفيكتور المفوض الفيكتور يشيره ولما دخلوا الهوز يعطل عن الصفة شا انت قلت كده؟ و حصلت عملية ايه؟ فرانسفورميشن قال لك طب ما تيجي ناخد اللي هو القلبوبة ده و في بيتري ديش عليهم لاتنين أنت بيوتك الكاميرا رايسل والتيترا سايك. لو ما تكونش الجديد اللي هو الخاتم أبو فصين المفروض اللي ما ينقصاش كروس؟ صح ولا لا؟ لأن انا حطى بفن ليش في كان أنت بيوتك؟ إتنين. إتنين. لو النوع اللي متكون اللي هو الخاتم لا زرع يبقى المفروض ما ينموش لأنه فيه كان صح؟ ولو النوع اللي تكون هو الخاتم الأخضر يبقى المفروض ما ينموش لأن انا حطى بتسرة سايكلة صح؟ طب لو انا خطيتني مثل الانبوبة وفجأتني فيه جروس يبقى فيه حاجة تانية تكونت مختلفة عن الازرق والاخضر صح ولا نادي؟ وبمنطق الامر بالسائنس باللوجيك بالثيريك بالنظريات اللي احنا شاهدناها مفيش احتمال ان يكون حاجة تكونت تانية غير ان بلازميديا شارت كم واحد شارت الازرق وشارته اخضر ده اخدوا قد وكما بقول ده الحد دلوقتي يعني عشان ليس صغير كلامك عم لكن هل كانت مفهوم؟ حسنا؟ فهو الرجل عمل إيخاذ الإبنتون هو بيزبط دي وقت عملية الترانسفورميش هو بيحاول يزبط إيه؟ إن حاصلت عملية الترانسفورميش فهو هيعمل إيه؟ هياخد الأنبوبة دي وهو بيقول لحضرتك برو بيقول لحضرتك أنا عندي احتمال يا الأزرق يا الأخضر يا حلقة شايل الأخضر والأزرق ما أضعه؟ صح أو لا؟ تمام؟ دخل البلازمت جوه مين؟ هو الهوست جوه الهوست بتاعه وبعدين خد الهوست اللي هو البكتيريا وسمح لها بأنها ترمو فين؟ في البتريديش جيه دقى نشوف ايه اللي حصل طبعا دخل البلازمت جوه البكتيريا ازاي؟ ده اللي احنا خدناها مرة اللي فات عشان كده بصوا هتلاقوا نفس الكلام اللي احنا قلناها مرة اللي فات اثنين واربعين وكالسيا ها؟ وبعدين راح ساحب وعمل نمو فين؟ في البتر دشب فيه كان كان نوع من الانتي زائد كانو مايس لا ايه اللي حصل؟ جروس ما دام في جروس انت ما تقنعنيش ان اللي موجود هنا من البكتيريا نوعه بي اس سي 1 مندر ولا يمكن يكون بي اس سي لانه لو بي اس سي 100 هيموت في وجود الكامايس ولو بي اس سي 100 2 هيموت في وجود الكراسايتين لكن احنا قدامي بعيني ان انا شايفاه ان في قرص يبقى في بكتيريا اقوى ارتقرت كاركتر لا هي البي اس سي 100 اند بس ولا هي البي اس سي 100 اند 2 صح لحد كده احنا مقتنعين تمام طب ما حدش رقم في <مشترك> <مشترك> <مشترك> حاجه ثانيه صغيره معلش الجيب بتاع اني لو حجمها صغير قوي بلوث بيصعب انك تريش عملت مش هتعمله مشكله حتى بقى انا عاوزه اديله ان ذا ريست اقضم وقت ايه انت هتعرفي تشوفيها انا بكلم على احتمال تشوفي بعينك ايه هو طب تعالوني اعرف هو الهوست. الهوست مش بكتيريا مش انا هدخله بجلازب في البلازميد بتاعي لاحظتوا حجم البلازميد الازرق لاحظتوا حجمه حجمه ايه صغير. صغير طب لو انا حطيت البكتيريا اللي البلازميد بتاعها الأخضر. اخضر اخضر اكبر ولا الازرق كان الاخضر كان اكبر طب لما بقى اخضر وازرق الحجم بتاعه جاب له ايه زاد شويه صح طب انا لما اخد بكتيريا مش احنا قلنا لما يجي دخل البلازميد جوه البكتيريا لازم يكون في مرحله جروس فيس اللي القدهيجة نزول صح كده؟ وقلنا في القدهيجة نزول دي عبارة عن ايه؟ عن الباب البور اللي بيخش منها البلازمة صح؟ طيب حجم البور مش يحدد حجم البلازمة اللي داخل؟ لو انا خدت بكتيريا حجم البور بتاعها كبير ليه؟ لان انا متوقعة انها هتتكون واحدة كبيرة مظبوطة او مش مظبوطة اللي هي شايلة في الصيف هنبقى انا عندي واحدة زرع صغير خاتم صغير وعندي خاتم متوسط اللي هو مين؟ الخضرة وعندي واحدة متوقعة ان هي هتتكون اكبر شوية اللي هي شايلة مين؟ الازرق والاخضر لما اختار بكتيريا اختار الصيز بتاع البور بتاعها صغير ولا, كبير ولا متوسط ولا الكبير الكبير ليه؟ عشان ارضا انه كله نخد صحة ولا لا؟ جميل تعالوا بفكر بقوا هي بتدخل مش هي ممكن تاخد الأزرق صح؟ لأن الكور ما كبير طب هي مش ممكن تاخد الأخضر صح ولا لا؟ تمام طب هي مش ممكن تاخد أزرق وأخضر مع بعض؟ ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن تاخد أتنين مع بعض؟ يبقى أنا عندي احتمال تاني ان البكتيريا تكون غيرت الكاراكتر بتاعتها ونامت في التتراسايكلي والكامامايسن مش عشان بلازمة تتكون شايل الفصير لكن عشان اتنين بلازمة تدخلوا هو البكتيريا الحتة دي فين <تصفيق> ايوة <تصفيق> الازرق هيمو في الكامامايسن اقرب لكم ده الحتة دي احنا اتفقنا دي وقت ان انا عندي فيكتور الفيكتور ده اسمه ايه؟ بلاسمت البلاسمت ده حتة من مين؟ حتة من مين؟ من, حتة من البكتيريا اللي هي مين؟ اللي هي الهوست البلاسمت بتاعي لو شايل جين اسمه PSC 100 and 1 ده معنام ان الفيكتور بتاعي اللي هو البلاسمت لو دخل جوه الهوست هيخلي الهوست اللي هو البكتيريا تنمو في بروس ميديا في حالة واحدة بس إذا كانت بروس ميديا دي محطوط عليها تيترا سايكل تمام كده؟ فبسني نوع الهوست ده تيترا سايكل انرسيسنت <تصفيق> بكتيريا ها؟ لو عندي الفيكتور بتاعي كاليجين اسمه بي اس سي وان هامردان تو ده معناه إن البكتيريا بتاعتي هتنمو في حالة واحدة بس ان الميديا بتحتي تكون شايلة انتبيوتك اسمه <تصفيق> كانامايسوس هاعمل ايها؟ انا دلوقتي عاوز اعمل بيريفيكيشن الكلوني او بيريفيكيشن التقيمي تكنوليجي يعني ايه بيريفيكيشن؟ يعني تأكيد ان عملية الكلوني دي, دي بتتم في الأصل الفكرة بتحت الكلوني اللي احنا عملنا الشوحة دي صحيحة هو الراجل العالم عاوز يسبك لنا كلامه فقال تعالوا نشوف تجربة عملية تقرب لنا الفكرة فقال إيه؟ قال لو أنا خدت أمبوبة فيها البلازميت اللي هو الفكتور بتاع البكتيريا BSC-101 وخدت البلازميت اللي هو الفكتور بتاع البكتيريا اللي نبحث BSC-1012 وحطيت على الاتنين The same restriction enzyme من معلوماتنا اللي عرفناها ان الريستريكشن انزاين هيشتغل على الريستريكشن سايز موجودة في الفيكتور بتاعي او دي اني اللي قداني وهيقطعه عن الريستريكشن سايز دي صح؟ طب قالك لو انت عارف ان في اس سي وان ما عندهاش غير ريستريكشن سايز واحد بس للريستريكشن انزاين طيب اي يبقى لما تحط ريستريكشن انزايم في البي اس سي 100 1 هتفتح عند ايه عند مكان واحد طب لو انا خدت البي اس 100 2 وحطيت عليها الريستريكشن انزايم لو انت عارف ان هي عندها كام بليس عندها تو بليس يبقى لو حطيت عليها الريستريكشن انزايم تايب 2 هت... هتكسرها الى حتتين حته كبيره شايله الجين بتاعي اللي هو البي اس 100 2 وحته صغيره مش كبيره جدا اللي هو السلكت وبالمارك جميل كده كمان قال خد الانبوبتين وحطهم على بعض وبعدين حط انزيم اسمه اللايغيز انزيم زينا بنعمل بصفق في عمليه مين الدي ان اي بلمرج قال تعالى متوقع ايه اللي جوه الانبوبه فقال ممكن الاخضر يرجع يلحق بعض الحته اللي في فتح الديت تلحم خلاص وبنقع عن السائل حاكم انكسر بقى لو سمحت الحلم فاللي جه راح عامل ايه لحم يعني فبقى عندي بي اس سي 100 اللي هو دي هتعمله في فقلب التترا سايكل صح تمام لو حطيت في كام مايسيل تقوم طيب لو ردع الأخضر لحم في بعضه اللي هي الحفة الصغيرة بتاعته لحم في الحفة الكبيرة بتاعته اللي شاله البي اس سي وان هامر الان بطول يربع بتاول صح؟ اللي هو اسمه ايه؟ بي اس سي وان هامر الان بطول ويبقى دهلا ودخل المفروض ما ينموش إلا في وجود الكانامايزر يعني لو حطيت له تيترا مع كاما مايسن المفروض انه يموت دول الاحتمالين اللي احنا منطقيا قابلينه الرابي الان طب تعالوا ناخد الانجوبة راعدة وحطيت اللايكينز الابت بوف دي ونحطها في بتريديش في جروس ميديا بس بشرط الجروس ميديا دي مش هحط عليها تيترا بس ولا كاما مايسن بس ده ما هحط عليها الاثنين اللي هما مين التترا سايكلي والكانا وعصر تمام كده؟ فقال لو ما حصلش كلوني لو كامل انا بقولكم ان هو حصل ده انتم مش مقتلعين فيه يبقى طبيعي ان اللي ينقى جوه الأنبوبة الريان مخضر ياللازر يبقى لما كبه في قلب البتري ديش انه فيه كروس ميجزا اللي هي تترا سايكلي وكانا المفروض اللي الاثنين يموتوا ومعصراش كروس خد هو الأنبوبة وراح كبيرها لأينا قدامنا؟ جروس. يبقى الراجل هو بالإثبات العيني لقيني بعينيه نأتي لحيثنا عملية ايه مقدرش نفسرنا على ان في بي اس سي وان هندرد ان بس ولا بي اس سي وان هندرد ان بس صح يبقى في حاجة حصلت قدت لتكوين شيء بنيس لهو بي اس سي وان هندرد ان بس ولا هو بي اس سي 102 بس وطبعا اكيد مش بي اس سي 10000 100 عارفين اللي, اللي هم مين بي اس سي 100001 والبي 100 صح البي اس اس c وان هند وان حجمها، أيه؟ صغال. البي اس اس وان هند حجمها، أيه؟ متوسط. كبير بالنسبة للصغال، بس هو متوسط بالنسبة لل parasite <تصفيق> ناشي؟ والبي اس اسي اللي هيا كان يبقى وان هند وان وان اللي هو الخاتم بقى، بطاو في الصين مtekو الخاتمه فيه في الصين، بس ما يبقى حاجمه ايه كده؟ curios جميل كده، اخير ويملى العين ها؟ ما ليس ستات بتروح تتنبع المسرعة وتنائك حاجات كده ما بقى الله ظهر جميلة كده مغرية والراجو يعيني يدفع ما بقاش فيها ولا هي طوطل دلوقتي ما تقلقش خلاص الBSC 1001 الBSC 1002 اكتفاء الان صغية 1001 المتوسط 1002 الكبيرة اللي هي مين 101 plus 102 يبقى انا لما جدخل انا متوقعة نظرية ان انا عندي ثلاث احتمالات دول واحد صغير واحد متوسط واحد كبير يبقى انا لو خدته هوست بورس تحته صغيرة يبقى طبيعي مش هيعدد لال PSC 100 N1 صح؟ لو خدت متوسط مش هيعدد لال PSC 100 N1 وPSC 100 N2 طب انا لو خدته كبيرة انا عوز اسجي تلكلوني عاوز أثبت إن فينو حكاية تتكون اللي هو المعدين كبير. الكبير اللي هو الخاتم أو فصير ده خلاص عاوز أثبت إن المصمع بتاعي خد الفصير و راكتبه مع الخاتم وادي يبقى أنا محتاجة بقى هوست يكون البورس بتاحته وانا الكبير يبقى لو خدتوا هوست البورس بتاحته كبيرة ممكن أيوه التلاتة حيعدي مين بقى أنا ممكن يعدي؟ التلاتة ممكن ألاقي الهوست شايل الBSC وان هندرد اند وان وبي اس سي وان وبي اس سي وان هندرد اند وان صح؟ <تصفيق> يعني الكلام اللي الرجل يحاول يقنعنا انه حصل كلوني نتيجة وجود فيكتور كل الصفاتين ممكن مش يكون هو السبب ليه؟ لنتخيلوا هوست جوال ختمين والواحد اتنين فيكتور. فيكتور شايل بي اس سي 100 اند 1 شايل بي اس سي 100 اند 2 طب ما هو ده هيعمل فين لا يا جماعه انا عندي هوست جواه الاثنين بلازم هيعمل جواه الاثنين بلازم بؤه هوست يبقى جواه بي اس سي 100 اند 1 ومعهم مين البي اس سي 100 اند 2 يبقى الهوست ده ممكن ينمو في الاثنين في الاثنين هينمو ولا مش هينمو؟ تاني الهوست اللي جوه بي اس سي 100 اند 1 ايه اللي بس؟ ايه اللي <تصفيق> يبقى انا بقى رجعنا للمشكله تاني يعني الراجل ما قدرش يرجعنا الكلام الراجل قال ايه اي يا جماعه انا لما عملت التجربه انا توقعت ان انا هيبقى عندي بي اس سي 100 اند بس أو بي اس سي 100 اند 2 بس او بي اس سي 100 2 فراح واحد من العلماء قال لا الكلام بتاعك ده مش مظبوط قال ليه قالوا هو مش أنا عشان أدخلي بيه 100 and 1 plus 100 and 2 محتاج فتحة كبيرة تخش ريتها اللي هي لالقديجة مزون قالوا اه قالوا فرد ما لما القديجة مزونتكم كبيرة مش ممكن تدخل جوء وسط الواحد بيش SC 100 and 1 وبيش SC 100 and 2 قالوا اه قالوا طب هما لو دخلوا الاثنين من غير ما يحصل كلوليك من غير ما يحصل الخدمة وفصير مش البكتيريا اللي هي نوسط القدير اللي شايل اتنين بوا بعض مش المفروض يعلمه برضه في التكترا سايكلين ريزيستان بلاس كان مائسين ريزيستان صح ولا لا؟ الراجل رجع عاوز يزبط هنا برضه انه كان ممصبوط فيعمل ايه هو بقى؟ الراجل يعمل ايه؟ عمل حاجة اسمها جيل اليكتروفوليس عمل حاجة اسمها ايه بقى؟ جيل اليكتروفوليس نركز بعد بقى يا زما عشان الجزء ده مهم جدا وبيجي في الامتحان مش عايز اقول <تصفيق> اللي نايم واللي باكل واللي بيذاكر واللي بيكتب في يركز خلاص واللي بيسجل في البرشامه انا اوكي دلوقتي وسالتك مروهين بس كويسنا اوكي نركز نركز بقى يا احنا اتفقنا لما حطيت الريستريكشن انزايد احنا في مرحلة الوقتي الريستريكشن انزايد قلت ان انا عندي هنا دي, دي عبارة عن ايه بي اس سي وان هامبرد اند وان صح؟ البي اس سي وان دي المفروض بما انها عبارة عن حتة واحدة مفتوحة من ناحية واحدة يبقى طبعا حد اسأله ايه انت انتو فوليسة الغايبة انتو انتو عليه دور اه هنقوله بقى مشاهدة. خلاص؟ بس دلوقت يعني هو تكنيك العالم بتاعنا اللي احنا دايسين عليه الصوحبة عاوز يقنعنا بي ان في عملية كلونيك حصلت او عملية ترانسفورميشن. جميل؟ يبقى هو عبارة عن تكنيك بنعلم بيه الترانسفورميشن او الكلونيك. كويس كده؟ ده المقلوب بنا لحد دي كده انا اقول دلوقت. بعد كده مشاهدة. بيقولي ده أساعدكم بيقول يا جماعة هو الـ BSS 1001 لما حطتها ييني؟ لا اتا كان الـ واحد جميل فقال الـ اتقطح هنا عند حتة واحدة فالمفروض اني لما لما يعني استخدم الشراء المفروض انه مديني قطعة واحدة من دي إليه قطعة واحدة من من الدي إليه حد عنده انتراب حد عنده انترابة على لك قطعة واحدة مش انه يعترع عن قطعة فرحة يبقى كفعة ومطر ثمان فقال هيديني باند واحدة هيديني كان باند؟ باند واحدة اوكي؟ جي قال طيب البي اس سي وان اند توم احنا قلنا اطعا عندي كان حتة عندي حتة اللي هي الصغيرة وحتة اللي هي الكبير فقال احنا اتفقنا ان انا القطعتين دول بيبضلوا اتنين. لو لو لانها طول المدة. لو ما طول المدة يعملوا كم اقصد? تلات امام. صحي كده? فقالك تخلي المدة بتاعت الريستريكشن انزائن طالت شوية. يعني ان هاخد اقصى احتماد. اللون كان? تلاتة. اللون تلاتة. فقالك ايه اللي هيقصن? اللي هيقصن ان الحتة الصغيرة هتتكون دي, دي بتكوينة من الاول صح? الحتة الصغيرة خالص دي بتكوينة من الاول. كان عندي بعدها الحتة الكبيرة دي صح? طيب بعد شوية لما الوقت يزيد شوية إيه اللي بيحصل الحتة الكبيرة تي تاخد الجين الجين اللي هو البي اس سي وان هندرد أنتو وتتفصل الجين بس ويبقى حتة كبيرة بس مش كان الجين يبقى تقسمت لي كم حتة حتة صغير وحتة كبيرة بس مفسوعة عنها مين البي اس سي وان هندرد أنتو يبقى بقى كم حتة تلات حتة قالك بما انها ثلاث حتت يبقى هتبقي في التكنيك ده كام حته دي ان ايه ثلاث حتت يبقى البي اس سي 100 اند 1 عقلك كام حته واحدة. واحده مهما طولت الوقت هيدي اثنين لا هيدي ثلاثه مهما طولت الوقت واخرته ايه واحد, واحد. البي اس سي 100 اند 2 لو حطيت ريستريكشن انزيم وان سي هيديكي كام طعمه ثلاثه هل لو طولتي طبعا هتقولي ليه التلاته واحده فوق واحده تحت واحده مش هقولك ازاي احنا رسموا بطي خلاص يبقى اي واحده بيقولك مين دي بص الكبيره قوي تايهها في الاخر الكبيره قوي تلاقيها في الاخر عشان اورقها الكبيره اللي هي التخينه لما نيجي نعمل سلقه او خط حت تخين وحاطه القلم شويه وحاطه في ايه دول اللي هنلاقيه عند خط النهايه هو مين بص كل ما تحتخ شوية كل ما يضروقت عند خط النهايه خط البداية خط مين؟ البداية في الخط البداية عندنا اللي هو مقبير دول مقبير دولهم مخط مين؟ البداية فالكبيرة لنلاقيها قريبا مين؟ مخط البداية المتوسطة في النص السمنطوطة السفروتة تجري تروح عند خط النهاية ماشي? فتعالوا نبص كده اديكبيرة شوف لو انها فوق اهيه صح? طيب تعالوا في النص اللي حجمعوا طوف <تصفيق> ها طبوا صغنطوطه بقى اهي خلاص يبقى قال ال 100 اند 2 مش عارفه سوسو دي اللي قاعده كل شويه مش عارفه ايه ال 100 اند 2 المفروض لو حاطين عليها ريستريكشن انزايم وزودتوا التايم مش هلاقي اكتر من ثلاثه ايه من ثلاثه بات عباره عن فريم انت كبيره قريبة من مين؟ قريبة من خط البداية وفرادمنت متوسطة ان هي كاريس جين اللي هو السلكتاب الماركر اللي اسمه ودي موجودة في المتلمد الريجون وعندي بارتس و بارتسة خالص اللي هي عبارة عن الحطة صغيرة دي قريبة من خط النهائي أذى أنت خلاص؟ تمام قال بقى أنتوا بقى مشكرتكم في ايه؟ بتقولوا ان في واحدة باكتيريا ممكن تشم اتنين دوقت صح؟ وبتقولوا في واحدة بكتيريا ممكن تكون شالت الشالت اللي دول مع بعض صح؟ مش احنا عندنا مشكلة؟ احنا عندنا مشكلة بدأ احنا اصلا من الاول نصدقين ان في واحدة كده ونصدقين ان في واحدة كده دول مش مختلفين فيه الراجل عاوز يقنعنا ان دي موجودة واحنا بنقوله لا كلامك مش ممكن يكون مسبوك اطلاقا يعني على اطلاقه ممكن يكون مظبوط وممكن ما يكونش ليه لان ممكن يكون عندي احتمال ان الاثنين دول مع بعض موجودين جوه واحد صح والحالة اللي انت اثبتتها لنا دا بالبيفري داش وحطيت ترسايت من وكاما مايس ممكن تكون حصلت مش عشان ده اتكون عشان الاثنين دول دخلوا جوه واحد ويبقى انت كده برده ما اثبتناش أزبط ان في كرونينج حصل او ترانسفورميشن حصل فالراجل قال طب تعالوا والله لانا كبسك انا هعمل بقى قدامكو تجربة تحلقوا بقى ايه ما حدش يفتحبوك فقال تعالوا نستعمل تكنيك اسمه ايه الجير الكتروفوليس قال لنا في ايه قال انا بالجير الكتروفوليس ازده هعمل هقدامكو تجربة لو انتوا بصيتوا عليه هتتأكدوا ان حصل كلوني بتالتجربة اللي فات ازاي لو البي اس سي ونهضرت امد وانا انا حطتها للمستريكشن انزاين الصوبة مش هللاقي للمستريكشن صاين واحد يبقى بناء عليها تتكون بند واحدة ادي حجمهاه طيب لو البي اس سي ونهضرت امد وانا طويلت الوقت عليها هتتقطع يتال حتة ثلاثة حتة البيرة وحتة متوسطة وحتة صوبة مطاف بناء عليها هلاقي ثلاثة بند بند المبنى قريب من البداية دي كبيرة وبعد ما توسطها عندو المص وبعد الشغيرة عند من؟ عند النهائق خلاص كده؟ تمام جئات جي جئتوا بقى بتقولو انه هؤلون الاتنين موجودين مع بعض طب تعالوا لو الاتنين هؤلون مع بعض هاي إنتو كان بنت تعالوا نشوف واحدة هاي اللي هي مين؟ الكبيرة بتاعة الخضراء الكبيرة بتاحت الكبيرة صح؟ اهي الكبيرة بتاعت الكبيرة, الكبيرة بتليل انها في مجس الخطة تاعة دي صح؟ اهي مضبوط؟ تمام قال لك الثانيه هي عباره عن الزرقاء لا احنا في الزمن اللي احنا عندنا ريستريكشن الزرقاء اللي هي عباره عن بنت حته واحده حته فقال لك دي طولها دي طولها اكبر من مين اكبر من الخضراء شايفين ادي واحده هي مين الكبيره بتاعه الكبير اهي طيب ودي اللي هي الزرقا على بعضها بدليل ان انا لو مشين كده نحن بتزرقا بصوا اهي صعا وصابت مظبوط يبقى الزرق بتاع الزرقا اللي موجودة على بعضها دي تاني بارد طب تاني بارد الخضرة اللي هي بتاعت مين بتاعت الخضرة اهي طيب وثالث واحدة اللي هي صوانططة بتاعت الكبيرة اللي هي اصابتي برضو يعني اربعة لان دي بتبدي واحدة ودول برضو تلاتة مش عارفه ده مش محتاجه, محتاجة, محتاجة انا هشاور عليه صح ولا لا عشان ما يقعد يحفظه ويقولي انا اعرف منين اه ما شاء الله قالتلي مش محتاجه ده كان واحده مقطوعه حالا واحده يبقى لما الاثنين يبقوا مع بعض هيدوا اربع حتات يس انا ماليش ما دعوه دلوقتي بالمخرب انا مش عارفه الجين اخت الفريزس اصل جينك ممكن يودي اقول الغلط هو فين ممكن يودي الدي ايه ما هو والله والله ده اسمه دي ان ايه اسمه دي ان ايه برده مش القديمه بتضحك هو دي ولا مش دي ان مش بلازميد دي ومدام دي ايه قال لي اسمه ليكس انا انا عاوز اثبت معلومه دلوقتي في ترانسفورميشن ما انت هتتلخبطهم ازاي بقى نسبت دي. بعد ما نخلص نبشي تشير الإلكتروفزيزي تموها بقى بقى رحيه. ماشي؟ ما تعملش حكتين في نفس الوقت الحد مختلف. نسبت المعلومة الأول وبعدين جده نبشي في البقصة. إحنا عاوزين من المعلومة إيه عاوزين نتسرق ما بين هل حصل عملية الجروس في البليب اللي فيه تتراسايتل وكامامايزل نتيجة الكلونيج نتيجة الترانسفورميشن نتيجه وجود بلازميد واحد شايل الاثنين جين ولا نتيجه دخول اثنين بلازميد مختلفين مش هو ده السؤال اللي احنا عايزين اسبقه لجئنا لمين لشيء ايك تو فورليس يبقى هنا ايه تكني بس استعمله عشان اعمل فيريفيكيشن للكلون او ترانسفورميشن صح تمام. مطلوب منا طرف عنه هنا اكتر من كده لا. خلاص عشان بس ما نخش نتكلم كتير وتوتو تعالوا بقى نشوف هو هيعمل البريكشن ازاي اتفقنا لو انا عندي بي اس سي 100 اند 1 هيدي كام باند 1 ليه واحد. عشان ما عندوش ريستريكشن سايت 1 لما دخل عليه الريستريكشن انزايم قطع في الحته دي فهفضلت عندي بانداي على بعضها لما جيت بي اس سي 100 اند 2 ممكن يدي اتنين وممكن يدي تلاته تلات. اقصى حاجه تلات. التلاته واحده كبيره وقريبه من البدايه واحده متوسطه في النص واحدة صغيرة طبقة في النهاية تمام؟ يبقى دعوضها ثلاثة اهو اوكي؟ تمام طيب لو الاثنين دول بقى دخلوا جوا الهوست من اهل عندي كان بنت اربع ايه هل ما؟ الواحدة الكبيرة بتاعت الكبيرة والواحدة بالدلة الصغيرة والواحدة اللي هي الجين بي اس سي وان هوندر اندتو والأخير صغير طيب تحت كدير ليه بقى عباد صح؟ تاني. طيب هو بقى بيقوم طيب لو أنا عندي دي لو عندي بقى يوم الخاتم اللي شاير كان شاير في الصين بتكون بيهد خاتم اللي شاير في الصين ده تعرف شو؟ قال لك الزرقة اللي كانت نقصة لهم صح؟ الزرقة خانت مين؟ خانت الفص رخضة صح؟ يبقى الكلون دي هي عبارة عن واحدة زرقة فتحت بقها شوية وراحت شفطت مين؟ شفطت الخاطرة شفطت الفص رخضة عجبها الفص رخضة إنه أنا عندي فصة ذاتها لازق جامع خلاص؟ ليه؟ لأن الخاطرة أصلا حجمها كبير صح؟ فلو جاب تاخد الزرقة هتحتاج تفتح بقاها قوي لكن الزرقة لو فتحوا بقاها سنة صغيرة تقدر تاخد مين؟ الفص وخضر بس لان فيه حتة عبارة عن فص أخضر الفص الأخضر هفصوله واحده صح؟ لكن الفص الزرقة مش هفصوله واحده الفص الزرقة لازق في مين؟ في الحلقة فلو حبيت أخده كوحدة خضرة هبطر أخد الحلقة الزرقة كلها على الحلقة الخضرة صح؟ يبقى أسخال اللي أعمل إيه؟ إن أنا أكون زرقة واشفة الفصلة أخضر بس أنا إيه يعني أخده جنب مين جنب الزرق يبقى الكلون دي دي عبارة عن إيه عبارة عن الزرقة مش دي زرقة تعاوني تأكد صح تعاوني تأكد هي, هي الزرقة هي مصبوط طيب رولي تحت اللي يا الخضرة طب تعاوني تأكد هي؟, هي صح يبقى دي دي جنباني 2 2 قال لك يبقى ببساطه انا هاخد الابندور اللي حطيت عليها ريستريكشن انزايم خلاص واعمل ايه بقى اجري الابندور دي على جيل اجريها بالجيل الكتروفوريز هستعمل التكنيك ده لو عطاني اربع باند يبقى الاثنين دخلوا من الاثنين لازم كل واحد منفصل صح طيب لو عطاني اتنين بند يبقى البلازمت شال ايه؟ شال الاتنين شيء صح؟ طبعا ديك خلاص انا قدامي هو تكنيك لو عطى اربع بندات هتبقى بي اس سي وان هندرد وان زائد بي اس سي وان هندرد وان جتون اتنين وفاصلين صح؟ طيب لو عطاني بندين بس شو سمعه يبقى؟ Recombine <تصفيق> Plasmid <اسمت> يعني Cloned Recombine Plasmid يعني يعني Cloned يعني BSC ومهامرد البدو لزقت فين في BSC ومهامرد البدو ايه ومهامرد البدو ايه الاخر احنا خدم نظهر كأول حالة يجب عن عارية ترانستورميشن يعني ترانستورميشن حقا ازياء واحد اسمك واسمع يعني ايه ترانسفورميشن يعني عمليه تشينج للكاركترز بتاع البوست نتيجه للاكوايرمنت بتاع كاركترز من البكتيريا يا اما بتاع الفيكتور يا اما الانترانس بتاع البكتيريا الفيكتور هاندلكين هو كار سبيسيفيكس اللي بيتحكموا في الماركر صح كده السلكت بالماركرز دي انا حاطه دلوقتي نوعين من البكتيريا نوع شايس السلكت بالماركر اسمه بي اس سي 10001 لونها 1002 لونها شالبي اس سي 10002 البي اس حجمها صغيره البي اس حجمها متوسط بالنسبه للجهاز كله خلاص هل ما من بي اس سي 10001 لونها ازرق البي اس لونها اخضر البي اس سي 10001 تتراسايت في, في البريزنت بتاع التتراسايت البي اس سي 100 اند 2 بينسمها كروس وجود الكانامايس جميل ده معناه ان انا لو خدت دي في الكانامايس هتموت خد بالك عشان اكمل واعلل وصح و... في الكانامايس ده معناه انها هتموت بي اس سي وان همبرد انجتو وحطها في التبترا سايكلين ده معناها كمان هتموت هحطها في الكامامايسل هيحصلها بروس تمام؟ جميل اللي احنا بنعمله دلوقتي احنا عاوزين نسبة عملية الترانس في المشا يعني ان دي ايه تاني؟ خط كاراكتاب الكاراكتاب دي له من بلاسميت الوالفكر يبقى انا لازم يكون عندي هوست الهوست بتاع البلاسميت اسمه بكتيري وعندي فيكتور اللي هو عباره عن البلازميد قال لو انا خدت البي 100 اند اللي هي البلازميد بتاعي وحطيته ريستريكشن انزيم الريستريكشن سايتس اللي عنده عددها 1 وبالتالي الريستريكشن انزيم هيعمل كت ات ونز بليس وبالتالي النتيجه هتبقى وان بوت يبقى وان وان باند نسميها وان ايه باند جميل فبي اس 100 اند 2 عندها طول قليل احتمال بين بي يعني بينشا بدري لو انا قعدت مده قليله في سبيكشن واحتمال لو انا طولت شويه نهائي يعني احتمال فاينل واحتمال اول واحد ان هو يديني كام بنت 2 واقصى احتمال انها تدي كام مع انها تدي 3 معناها ان عندك ريستريكشن سايت 3 عندها يعني معنى انها عاوزه 3 بادس يبقى عن عاوزه عن كلب ريستريكشن سايت 3 خلاص هي عندها ماكسيمال بتاعها كام؟ لا ما حدش يقول 2 ما حدش يجي يتحول لي, لي وهي في النص ولا في الاخر هي عندها كام؟ عندها 3 ريستريكشن سايتس خلاص هيعمل ايه خد حاطط ريستريكشن انزايم على بي اس سي 100 اند 1 وبي اس الاثنين ايبندور في دور راح كاتبهم على بعض عمل ميكس وبعدين راح حاطط الليجيز انزايم وبعدين خد الايبندور في دي وراح عامل جروس على بليت في اثنين انتي بايوتك فطلعوا شايفينهم مين وكانوا لا ان البكتيريا اللي تكونت لا ان البكتيريا حصل لها جروس بالرخه اللي احنا لسه قايلين ده واللي جوه بي اس سي المفروض ان يحصل لها في وجود الكانامايسين وانا عندي كانامايسين ولا ما عنديش عندي المفروض يحصل لها ديس طيب لو هي دي اس سي هي المفروض انها يحصل لها في الكانامايسين ويحصل لها ديس في التتراسايك طبعا عندي 6 سايكل ولا لا عندي 3 سايكل يبقى المفروض لو هي ال SCC 100 انتور مش هسقط او بي اس سي 102 المفروض انها ما يحصل لهاش جروبس لا ولا دي لكن اللي حصل قدامي اللي انا شايفة بعيني اللي حصل ايه جروبس يبقى انا محتاجه وصفه ما دام قدامي اثبتت عن حاجه يبقى انا محتاجه وصفه فساين اللي حب يفسر لنا ده يا جماعة ان حصل ده هو عبارة عن ان حصل لترانسفورميشن إحنا, احنا احنا معاولة لأي الأول معا يعني ايه ترانسفورميشن يعني تغير في صفة ام هوست هان الهوست اتغيرت صفة او ما اغاريتش اتغيرت هو كان في التترا بس بقى بيانمو فين في التترا سايكلين وكان اميز كان يرمو في الكنر عيسن بس بقى يرمو في الكنر عيسن وتترس اتغير كنر الغارج بس هل تغير حل حصل نتيجة للكلونينج ولا حصل يعني حصل تغير في الكراكتر بتاعته الوص نتيجة البي ان البي اس سي وان هندرد في البي اس سي وان ولا الاثنين بلازم اتدخلوا هو الوص فالعلماء بقى اللي هم على قد العلماء المتخصصين زيهم قالوا له لا احنا مش مصدقين احنا عندنا احتمال تاني انت ما قلتولناش قالوا له قال لهم ايه قالوا له مش انت لما تيجي تدخل البلازميد بتدخله من من الادجيشن زون بتاعت البكتيريا اه طب لو انت حاجة تدخل البلازميد بتاعك اللي هو الفيكتور وانت عندك واحد السايز بتاعه صغير اللي هو البي سي 100 اند واحد متوسط اللي هو البي اس سي واندر الاندتو واحد كبير اللي انت بتحاول تقنع نبيه اللي هو بي اس سي واندر الاندتوان بلس بي اس سي واندتوان على نفس البلازن يبقى انا محتاج اخد بكترياني القديمة وزود بتاحي الكميان كبير اهلا تبما انت واحد الكبير اواخد بابي فوق جامع تجي تقولي ده ما عددتش منه غير البعوطة لا تبما انت واحد فوق جامع ممكن يعدل بعوضه وممكن يعرضي الحامانه ممكن يعدل جنب صح؟, صح يبقى ما دام انت واخد البوابه اللي هي اديشن سوم واسعه يبقى ممكن تدخل بي 101 بي 102 وبي اس اس 101 بلس بي 102 فروج طيب انا معاكم فعلا ساينتيفيكال كامله بيه صح بس أنا أكد لكم بقى بما لا يدع مجال الشك ان ما حصل لعملية ترانسفورميشن نتجة عن عملية كلوني قالوا إزاي؟ قالوا إنتم ها هاستعمل تيجينيك بسيط جداً إنتم عارفينه واسمه الإلكتروفوريس الإلكتروفوريس إزدعى برا عن هنا برا عن تيجينيك هيستعمله العالم بتاعنا لحد دي وقت فين؟ فين ويعمل بريفيكيشن إن, الـ إن الـ الترانسفورميشن حصل نتيجة الكلون فقام يا جماعة هو انا لو خدت البي اس سي والماندرد اندوار ومشيتها على الاقتو فريس هبقى ايه هتديني كان باند؟ باند واحد ليه؟ لان عندها كان باند واحدة بس طب لو هي كان باند واحدة بس هتديني كان باند ثلاثة ليه؟ لان عندها ثلاثة باند واحدة كبيرة واحدة متوسطة واحدة صغطة وتبقى عارف ان المتوسطة هي البي اس سي والنهضر الاندتو هي اللي فيها ايه؟ السليكتة والماركة تمام؟ طيب جي قال انتوا بتقول واقع المشكلتكم ان هالدول اللي تكونوا ولا دي صح؟ ايه. فقال لو انا اعتبرت ان الاثنين دول اللي موجودين وجيت جريت على الجن ماشيتوا على الجن المفهول ان يتكون عندي كمان؟ اربع ليه؟ تلاتة ادول البي اس سي والنهضر الاندتو كل واحدة بتاعي تربيش السلسل و هم حملت اهدوها معان حق اضاني ولا اهدوها اتمنى طب تعاون ماشي بقى الامبوبة بتاع بعد ما حطونا بستريكش الانزاين على مين عالجل فديه هو بيماشي عالجل لقى ايه ما حصل بقى لقى ان انا عندي توبانس بس طب هي ينفع يبقى توبانس و نقول ادنين دون الموجودين ما ينفعش طب هو مالد توبانس اللي نفسارها ازاي اه اه يبقى انا عندي باند بتمثل البلازم ده الازرق وباند صغنطوطه تمثل ال اس سي 100000 يبقى ببساطه الراجل عاوز يقول ايه لو انا عملت عمليه البي اس سي 100000 وال بي دي واخدت الميكشر بتاعي بعد الاستراكشن بتاعي وجربته على وعطاني تو باتش يبقى ده معناه ان انا حصل عندي كلوني ترانسفورميشن نتيجة الكلوني لو تعطوني أربعة بنت يبقى, يبقى ما حصلش عندي عملية إيه؟ عملية الكلوني بقى حصل عندي ترانسفورميشن بس مش نتيجة بالكلون نتيجة دخول اتنين بلازمت جوا مين؟ جوا هل تزواب حيث؟ خطة مش هفين يبقى الاتنين مع بعض ينفع يخصر الاتنين مع بعض يخصر الاتنين مع بعض هي أكبر صحيح؟ ما اثبتش في حاله انه حصل الاثنين لكن اثبتت الحصل انه ما حصلش غير هي مش مش هو عاوز يثبت ان الكرونج حصل فانت لو لقيتي تو باتس يبقى حصل ما حصلش لو في الاربعه انت هتبقي شكا هم الاربعه نتيجه كرونج ولا ولا ولا ترانسفورميشن بس لكن في حاله اودج هو بقى لقى الاثنين ولا ما لقاهمش هو لقى الاثنين يبقى تأكد انها لازم تكون حصل معنات ايه؟ عشان كنا مسألت السؤال بالمعقوس قلتلك هل ينفع انه لقلي اتنين ويبقاش حصل الكرون؟ لا لقينت تسألي هم ولا اربعة مش ممكن يكونوا جلالة ان الكرون حد حصل اربعة لكن هو لقى قدامه ايه؟ لقى اتنين بانت يبقى تأكد ولا مفكدش معلش انا اسفل انا خدت سؤالها قبليك هقول لك دلوقتي حالا يعني ايه الالكتروليس يا مغلبني برضه مش هقدرني وراك انا هثبت دلوقتي الترانسفورميشن بعد كده هخش الالكتروليس ده فهمتي ده دلوقتي استنى بس فهمتي بس انا بس فيه يعني يعني بس مش عاوزك تنكتها قدام دلوقتي على اساس ايه الحته دي واضحه يا تمام اسمحوا بقى ناخد الجيدريت والفريز من من؟ من؟ طب بس النهارده الزيت مش مستعمل اصلا ثلاثه وشوف لا هو ما كونش الأقدر الواحد وفي الأزرق الواحد هو في الأقدر والأزرق جوه نفس الهوز جوه نفس الهوز انت عندك في البيت انت عندك في البيت واحدة بتغسل الموعين ربي موعين كده ان شاء الله ماشي؟ طيب قلت اتبعي بنقول انا يا رب ريش هو انها اللي تقصر المواعين والله انا قادر اركز حقيقة يعني حقيقة حقيقة من وقت بالعطر والله بس اسمعتكم بس سمعت ائزمكم يعني دوني ان انا اقدر اركز معكم إن شاء الله. بالنسبة للنوعين انت عمدي دلوقتي واحدة بتقصر المواعين بيبا واحد من عندي واحدة من ضجة عمدي كم اتنين كويس اذا بالموعد اللي بترسم مواعيد جت للطقطق شقه ما جاتش ايه اللي هيحصل هتتنضف الشقه لا لان لا. لا. <تصفيق> <تصفيق> اللي موجوده مين طيب هو جاني اللي بترسم مواعيد يبقى في واحده بتغسل مواعين وتنضف الشقه معناه ايه وهيكون بالوصفين يعني الشقه بتتنضف ومواعين الغسيل هو ده اللي حصل بالظبط بتقول ليه هي ممكن المفروض تشيل هي المفروض تشيل هي عندها الحاجتين اللي بتعملهم هي عندها الزرقاء اللي بتخليها تاكل فين بتطرشايط في وعندها الخضراء اللي بتخليها تاكل في الكامونايس فهي عندها الحاجتين عندها الحاجتين اللي بتخليهم, بتخليهم. يبقى لازم في قدي التوفاقش ما فيهاش مشكلة ما دان ايه نا موهو لابس واحد عنده الحد اللي بيعمل التوفاقش لو هي الوحدة بيبقى تعمل التوفاقش لو هي معاه الحدتين تقدر تعمل التوفاقش اوكي؟ الشيطة نتوفر ليس بقى عشان اللي مغلبني واعاوزني ايه؟ بريك؟ أوكي؟ ما نعديش لها؟ لا، أخذي لك خلاصة لا، أنا, أنا عاوز أطالب بص عشان ديكو وقت الزكب فلو أندو حبك أنا بنيصبه ليش مشكلة أنا بس هعادي ديكوسة عشان ما فوشي وقت معاكو هقول هربت ونظري، هقوله فلوقتي تنتهي الى الايتم الثاني من اللي هو عبره عن جيل الاكتروفريزيس أستسمع حضاراتكو بس مركز الموضوع بسيط خالص يعني موضوع جيل الاكتروفريزيس وPCR من أسهل المواضيع أنا أصورتي إذا ها اديهم لأن كان فيه زوما اسألوني على جانب كانوا عاوزين يفهموا حاجات فيه وقلتروا ان شاء الله ما هل تتطرق في المحاضرة كيس ان يبقى ايه؟ طبعا نتعرفين دلوقتي لا يأخذوا معنى للجهاز وجيل إلكتروفوليس الناس اللي كلها اللي بتشترى بتينيه التكنولوجي منتقدرش تشترى بنغير من, من جيل إلكتروفوليس فعشان يبقى عندكوا على أقل الـ background الأساسية كل المواضيع الخاصة بتينيه التكنولوجي جيل إلكتروفوليس يعني إيه جيل إلكتروفوليس إحنا دائماً متفاقين إن التسميات دائماً تلل على مشياته كلمة جيل إلكتروفوليس جيل يعني سبونج لايك سبونج زي السفينجة سبونج لايك يبقى الجل دي عباره عن Spender خلاص جل Electrophoresis Phoresis يعني بوز Phoresis يعني بوز Electro جاية من Electric Card جاية من Electric Card جل Electrophoresis يعني Separation of molecules Using Current On gel Through بوز federation of molecules using the cards electro using cards on gel agarose gel electrophoresis صح يبقى جل الكتروفوريس اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه كنا بنستعمله في ايه verification of clone verification يعني تأكيد إثبات يبقى Verification of okay. Clowning الأخ جيل إلكتروفويس ده فالصفة الأساسية بتاعته الصفة الأساسية بتاعته ما كانتش أنه يعمل Verification of لكن كانت الصفة الأساسية بتاعته أنه يفصل مولوكيولز مولوكيولز يعني مركبات أو جزيقات يفصلها باستخدام جي باستخدام سفينجا سبونج مارك لأنها تستخدم سفينجر عشان تبقى عندها بورس باستخدام مين؟ إلكتور الكارت يبقى ببساطة أنا عاوزة إلكتور الكارت وعاوزة جير عشان إذا عندي بورس أفصل عليها مولوكيوز المولوكيوز تي حاجة من اثنين المولوكيوز مالها؟ حاجة من اثنين ايه من من اثنين؟ يا بروتين يا جنيتك ماتيريا يا بروتين يا ايه؟ جينات المذيره جينات المذيره يعني ايه او ايه دي ان ايه او ار ودول بيعبر عنهم باللينس بيعبر عنهم بايه باللينس بالبروتين يا اما بروتين ولا بيعبر عنهم عنهم بالويت بيعبر عنهم بايه بالويت يعني انا اخد حته من دي ان اسمي الحته دي كذا بيس بير والبيس بير مطلقه على طول هي طول البارت او سيجمنت ال يبقى في الدي ان ايه والار ان هتتفصل ليها طول معين الطول ده يعبر عنه بالتعبير باس بيس بي تمام كده طب البروتين يعبر عنه بالدالتون والدالتون وحده قياس الوزن وحده قياس الويت وحده قياس مين الويت اذا okay. الجل هو تكنيك يوز ذا نورمال بانيت على النورمال بتاعته تو سيبريت مولكيولز ويتش ار ايذر جينيتك ماتيريال او بروتين اون جل اپلاينج ذا كارنت سو صح عملت انا كل شيء خلاص المولوكوز اللي احنا قلنا عليها كذيء ان ايه بتعمل مع لكس كبروتيب بتعمل مع ويلز تمام الخطوات بتاعت السيباريشن قدام حضرتك أسفل الخطوات بتاعت الجيل قدام حضرتك الخطوات عددهم زي ما هو مكتوب خمسة عددهم كان خمسة أول واحدة طبعا أنا بقول بافصل عن طريق جيل طريق الأول هو الجيل ده يبتعش تريه ولا بعمله يبقى اول خطوه ميكينج ذا تشاي اول خطوه عباره عن ايه ميكينج ذا يبقى الشاي ده مش حاجه انا لكن حاجه بعملها دلوقتي في ادله يعني ادله ان انت تجيب حته شاي ده معين وحجمه معين لكن زمان كنا بنعمل ايه بنحضره لحد دلوقتي الناس الغنبه بتحضره الناس الغنبه اللي زيها مفيش زيها خلاص يبقى ميك ذا تشاي دي اول زي ما احنا متعودين إن كل ما هخش خطوه خطوه هتنور بلونه تاني حاجة سيطر ده جيل أباريتوس يعني الجيل ده هيتحط في الهاز عشان انا عاوز عمل أبليكيش أبلي كارب. صح؟ فما ينفعش الجيل كده وصلوا بالكهرباء يعني ناخد حيطة الجيل كده الجرياية كده نعم زي الجيل وروح حطها في الفيشة مثلا فلازم نخش في الهاز عشان الجهاز يبقى له قطبيل صح؟ موجب وثانب ووصلوا بالفيشة يبقى هتحطوهم في جيل أباريتوس تمام؟ يبقى سيطارت ذا جيل أبرا يعني حبيبك وصل بهذا الجيل اللي هتحب فيه الجيلية اللي انت عملتها خلاص؟ اهتاني حانة تالت حانة لوت دي ام اي سامبل انتو احنا اللي انا بنشتغل عليه النهاردة مش كروتيين نشتغل عليه مين؟ دي ام اي وده شيء مبطقي لن احنا شغلين ايه؟ دي ام اي كمولوجي ها؟ انا ما بشتغلش كروتيوميكس ما بشتغلش مع الكروتيين فمشتغل عليه مين؟ عن دي ام ايه يبقى عشان كده هنا لودنج ذا دي ان انا بقول لك انا هعمل سيباريشن لمولكيول اسمه دي ان يبقى طبيعي هات الدي ان انت عاوز تفصله صح يبقى تجيب الدي ده ونعمل له لودنج يعني ايه كلمه لودنج هنا بعد كده هوكينج اوف ذا الكتريكال كارنت وصل بقى مين التيار الكهربي بقى عندك الماده اللي تفصلها هي الدي عندك الشل اللي بتفصل عليه عندك الجهاز انه ممكن توصل بالكهرباء اتفضل حضرت اتوصل الكهرباء صح؟ هو تمام؟ بعد كده ستين دا جيل ان اناليز دا ريزوتس حضرتك بقى عايز تشوف عملية السيباريشن من الدين ايه هنكتشف او المفوض انه حضرتكوا عارفين من الدين ايه مش ملون فانا لما اعمل عملية السيباريشن من الدين ايه اكوردنج للسايز اكوردنج للطول من الدين ايه جماتيك لما بدي اعمل سبريشن اكوردنج لللينس هكتشف ان انا ده ما شفتوش بعيني ليه عشان الدي ان اي مش ملون يبقى انا محتاجه اعمل ستين للحاجه اللي انا فصلتها دي وبعدين اشوف الداتا بتاعتي اقدر اعمل لها ايه اناليز خلاص اوكي فانجي بقى اول خطوه اللي هي مين ميكنج زجل ميكنج زجل اشرحه طبعا انا رحول اعطي بس الحدث اللي يعني ملهاش امبكت كبير طبعا ايه يعني so easy making the gel so easy اول حد حضرتك محتاجها محتاج البودر بتاع الجل الجل ده عبارة عن مستخلص نباتي من التحارف مستخلص من التحارف السي ويدز السي ويدز او التحارف او الاعشاب اللي موجودة في البحث دي طبعا كلمه سي ويدز ويدز دي كلمه عشب دي يعني انواع من الطحالب يعني كلمه ويد دي كلمه انجليزيه لا مش كلمه علميه ال ويدز هنا تعني ايه الطحالب البحريه حضرتك هتجيب طحالب بحريه تستخلص منها ماده الماده دي جيلاتينوس ماده جيلاتينيه اسمها ج جي. اسمها ايه هي انا بجيب ازازه الازازه دي عباره عن مستخلص من السي ويدز يعني مات ولا ارتفشيال؟ ده شر عشان حضرتك ممكن يجيلك بالسؤال ممكن يجيلك بالسؤال جيل از ميت فروم ناتشورال سورس او ارتفشيال سورس الحضرتك عارف او مش عارف عارف انها بالناتشورال سورس هناخد المقلوب مننا ان احنا ناخد كمية معينة هنحطها في بيكر وهنزوبها صلاين بافر هنزوبها ايه بقى؟ صلاين بفر بدان هتشتبل بقهراء يبقى اي محلول تستعمله يكون فيه ملح ليه؟ عشان الملح موصل جيد للكهربا صح؟ بيحصل تاين يبقى انا دايما على طول كده منطقه اي بافه احنا كل الحاجات اللي خدناها تزيين اي او ار ان دي صلاين با اول مره اسمع كلمه صلاين فين؟ في الجي ايت والموريزلي لانها مرتبطه بكلمه <تصفيق> <تصفيق> يبقى مدام عاوز تعمل يبقى على طول تبقى ايه؟ صاله اوكي طيب لان هستعمل صلاين بافر هحطيه على الكميه اللي انا خدتها من الجل اللي احنا بنسميه اجاروز بنسميه ايه بقى اجاروز الجل ده بنسميه اجاروز البودره اسمها اجاروز هحطهم الاثنين لاحظتوا حضراتكم ان هو راح مغطي الكونيكال عمل ايه الكونيكال غطاه وبعدين هيروح حاطه فين في مايكروويف ايه اللي بيحصل يحصل ايه, إيه؟ بويلينج والبويلينج ده بيعمل عمليه ايتبوريشن لو حضرتك مش مغطي الفلاسكا الايبوريشن هيبدا هيفضل يحصل المايه اللي حضرتك ملوق فيها اللي هي الصايم بخار دي هتطير وبلهن عليها يحصل سوليديفيكيشن للاجاروس هنحصل ايه بقى سوليديفيكيشن يعني ايه سوليديفيكيشن يعني تصلب يعني بدل ما حضرتك تيجي تصبه بعد كده تلاقي لقماش عامل زي عشان كنا لازم قبل ما ندخل الكونيكال فلاسك في قلب المايكرويب لازم نعمله ايه؟ كافرين برضو ممكن يجي حضطك راشينا لايز why you should cover the conical flask when preparing agarose gel ليه انت مضطر ان اكتغابت الكونيكال فلاسك لما تكتعمل preparation agarose ليه؟ to prevent solidification دبقى انا عاوزنا عاملين ايه؟ solidification بتاعت agarose تمام مين ده؟ اللي ظهر قدامها ورقه ده عبارة عن قارب القارب ده بنسميه جيل موض جيل ايه؟ موض م او ال دي يعني ايه جيل موض؟ يعني قارب الجيل حضرتك دلوقتي حضرت الجيل خلاص انا هشيل الغفظ بتاعي بتاع كونية الفلس لو حضرتك لاحزت ان الجيل موض ده ايه جنبين بس ومالقيك جنبين الصفر دول ايه جنبين دول عبارة عن سوريتك يعني هم هو ليه جانبين ليه حتتين دوباودرز والجانبين الثاني ثاني مفتوحين حضرتك قبل ما تصب الاغاروس حضرتك هتقفل ايه الجوانب الجانبيه اللي مفتوحه خلاص عشان كده حضرتك لو بصيت هنا تحس ان زي ما تكون حاجه مقطوعه صح حاجه مشاشره زي ما تكون مقطع بسوليتات كده وهنعرف ليه يعني ليه بقفله في مكان هم عملوا مقفلين اربعه خلاص بدل وضع القلب ده. هنعرف بس قدام شويه لما تشوف وهعلق عليه خلاص حضرتك لاحظ برده من الجيم اللي هو القالب اللي بنصب فيه الجل بيبقى فيه تو جروفز فيه حتتين كده الحتتين دول عباره عن تجويف ص صو... تجويف شق صغير كده لجوه شق في الخامه اللي موجود منها او اللي معمول منها الجيم مود الخامه دي بتبقى في الغالب يا اما خشب يا اما بلاستيك يا اما خشب يا اما ايه بلاستيك يا وود يا بلاستيك فحضرتك هتلاقي فيها شق من عند جنب معين ومش ما فيش في الناحيه الثانيه دي الجروف اهي وهنعرف ليه برضه فيه جروف هعمل ايه هاخد ده واروح عامله بورينج في الجان ووت تمام خلاص اوكي لاحظوا لاحظوا اللون اللي له عن الايه ده لونه فاتح شفاف ده مين ده اسمه جل كومب, جيل كومب. مشت حضركم رحزينه مزيل مشت بس مش كده طويلة الجلم الجلم كومب ده هو عبارة عن مجموعة من التس مجموعة من الأسنان لها صائز معين وعدد معين وفقا لي حضرتك هتختار البوكس بتاعك يعني لو انت عندك كومب 30 سن تقدر تجيب له جلم وضع قد كده لو المسافة بين كل سنة و قد كده وانت عندك سبعة يبقى الجرمونت بتاعك يبقى تجد صعب يبقى على حسب الصيز يعني دي تيسة هي دي تيسة دي واحدة تيسة واحدة تيسة تيس. يعني ده عن واحد نين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عنه وتسعة تيسة يبقى هيعمل تسعة حفر هيعمل كم حفر تسعة حفر الحفر دي اللي هتحط فيها الدي من ايه اللي فيها مين الدي من ايه يبقى لو حضراتك عوز تحمل العشرين عينة يلفح تستعمل التسعة؟ ولا محتاج كام؟ محتاج واحدة فيها عشرين تيس تمام؟ يبقى حضرتك على أساس إيه بخطار القوم؟ على أساس حربي من الموت وعلى أساس عدد السنبز اللي أنا عاوزة أعملهم سيبانيش خلاص؟ فتبقى إن أنا بديك معلومات أنت مش مطلوب بيها لكن أنا بديك من باب الخبرة يعني أننا بنتكلم اللي مطلوبة حضرتك الخطوات إيه اللي بيحصل في قول الخط؟ اسم الخطوات وإيه اللي بيحصل في قول الخط؟ خلاص؟ أوكي حضرتك إحنا فاكر الجروف اللي هتا قلنا عليه؟ الجروف ده فهندده إن الكمب ليه جنبين ليه two boundaries هوا؟ هيسند عليه والكمب أهو قصه إيه اللي حصل؟ الكمب ببقى معلق على الجنم عن طريق التو جروف دول صح؟ والسنان بقيت جوه مين؟ بقى جوه الجن معنش انا هركع الخطوة دي سنة واحدة بصوا على لون الجن لو سمحتوا بصوا على لون الجن وبصوا لما يتحطوا الكم وإيه اللي هيحصل للنون بتاع الجن اغناء صح ده معنانه بيقول لحضرتك حط الكم ويسيبوا يبرد سيب الجن ليبرد ده معناني لازم الكم بيبزن والجن سخن لين هو عاوز يحفر عاوز عاوز عاوز يعمل بوز فلو انت استنيت لما الجيل ينشف وفيدت تحط الكوبة هيتشقك يبقى حضرتك لازم اول ما تعمل بوري من الجيل تروح حطت ايه الكوب الكوب اول ما تحطه بعد ما حطته تروح سايب الجيل ساعة كي حصلوا صوريدي ينشف بقى براحته خلاص اول ما نجد هعمل ايه في الشئ المنطقي ان انا هشيل الكوب خلاص انا محتاجة الكوب ده في حاجة مش محتاجة يبقى المفروض؟ إيه اللي نتج عنه؟ إيه اللي نتج عن مكانكم؟ البور زي واحد، مين ده؟ دول عددهم كانت تتوقعوا؟ تسعة، هم من ايه؟ من كيس بتوع من بوعيكم؟ جميل، إحنا كده اتنقلنا من الخطوة الأولى اللي هي ميك زجل إلى الخطوة الثانية اللي هي سيطر زجل أباريت يبقى اول خطر اللي احنا قلناها هي متنكساشة اللي بنعمل فيها ايه؟ باخد القدروس القدروس ده عبار عن ايه؟ سي وي ناترال بروضة باخدوا اعملوا ايه؟ اعملوا ديزليوشن في قلب صالعين بقر كمية معينة فوز ممعينة ليه بس تعملت فقط عشان يعمل؟ يعمل فوصيل للكارت عشان يكون نكتبتي لكارت خلاص؟ طيب ممكن هي اتعلم while we use saline buffer in preparing a the عشان يكون نكتبتكم في كارت خلاص؟ تمام حطين اخد الجيل واعملوا بوريج في جيل مود الجيل مود بيبقى ليكتوه باونترز وعنده جروف بعد ما اعمل بوريج اضحطه الكمب وبعدين استنى اعمل ويدي لحد ما يحصل لحد ما يحصل وبعدين اعمل ريموفل للكومب ألاقي تكوين إيه؟ الحاجات اللي تتكوين دي بيسموها ويلز اسمها إيه بقى؟ ويلز زي جملة ويل تاين ويل ويل وي وي وي وي ويل إيه كويلز نفس السبين وي وي ويلز يبقى بتتكوين عندي إيه؟ عندي ويلز أوكي؟ هابدأ بقى تاني خطوة اللي هي من sitting up the gel اتفقنا إن أنا دلوقتي عاوزة الجلالة دي أخدها أخطها فيه؟ في جهاز عشان هو الصوت وضط طيار الكهراء ٧ ح انا عارس اأخد الجهاز ده طبعاى الأول لازم اعمل لازم اعمل البوكس ده ده اسمه جيل بوكس ده اسمه جيل مود ده اسمه جيل ايه جيل بوكس اللي كان هنا اسمه إيه جيل كوب اللي هنا ده اسمه إيه الجيل نفسه هيرال Анريب ده اسمه جيل الحاجه دي اللي انا كبله فيها الجل اسمها جل موت اللي عملت لي الور اسمها جيلكاو اللي احط فيه دلوقتي البطر صلايه البطر اسمه جل بوكس واضحه اوكي يبقى انا همله الصلايه البطر ده همله بيه الجل بوكس طبعا ليه برده صلايه عشان يكون ليه تمام لاحظتوا ايه اللي حصل كده كانوا أربع دواني صح؟ بصوا على الملد الأربع دواني بينهم اتنين ستين و اتنين أن نمأت فيهم بالسوليتر أما جي خلاص حطيت ده في البوكس بصوا هنا شرط السوليتر ها؟ شرط السوليتر ليه؟ لأن أنا هاخد الملد ده ونزله جوه البوكس نزله جوه مين؟ جوه البوكس اللي هو فيه مين؟ فيه الصلاة البطن خلاص؟ طيب انا لو اخدت ده كده وحطيته هنا مش المفروض ان هو يحصله سبمرجن هيغطى استحمل صحب؟ سبمرجن هينزل طيب مدام هو غطى استحمل ايه هيحصل؟ المفروض انا عاوز الصلاة الضفر ده يتخلل الجل فيبقى لازم اسيب له فتحات من الجناب عشان يخش صحب؟ عشان كده من اول انا مرضتش ااخد موض نقفل من الاربع بعدها تمام كده؟ انا ليه خدت الموض اللي جنبين بس مانوش أربع نواني؟ عشان في الخطوة بتاعة setting up زي جيل أبريتوس المفروض ان انا هعمل للموض بتاعي جوه مين؟ جوه الصلاين بافر الصلاين بافر المفروض المعاوز يبقى contactive بالجيل عشان لما بي اعمل application بcurrent يعرف ايه ايه؟ separation من دين ايه؟ فلو انا بقفل عندي بكل ناحية هيبقى مبارة مغطي من فوق بس لك انا عايزة يخش من تحت ومن الجنب ومن فوق وكله فابديره فرصة من الجنبين دول اللي يدخش ماشي؟ طبعا انا اكدت مش نسألكم انتحان ليه با قبت انا بس بقول من بدل امان انا بدل بحب التكلم عن المقول عشان الناس كنت تنقل لها خبرة المواقع السلس اوكي حضرتها بقول بقى الهم حاجة في الحكاية انا بنأكد دلوقت ان الخطوة رقم اثنين اللي هي ستة من تقضى جلقى ليه الى خطوة لود ذا دي ان ايه سامبل انتو ذا حضرتك اهم محاوله تحمل الدي ان فين بقى في الجيت طب هنحمل الدي ان ايه ازاي اول حاجه لازم يكون قدام حضرتك ثلاث انابيب انا من دول كام انبوبه ثلاثه واحده فيها حاجة اسمها سامبل دي ان ايه حاجه اسمها ايه بقى سامبل دي اوكي الحاجه الثانيه فيها ستاندرد دي او دي ان ايه لادر ايه بقى لادر دي ان دي ان اي مهم جدا الكلام ده دي دي ان اي يعني ايه دي ان اي سايز ستاندرد او دي ان اي لادر يبقى انا الاول عندي كام انبوبه 3 اللي بالدور واحده منهم سامبل دي سام ان اي اسمها ستودردي. دي ان اي او او لادر دي ان اي او سايز دي ان اي استاندارد سايز دي ان اي استاند ثالث هتلاقيها ملونه ثالث واحده هتلاقيها ايه ملونه اسمها لودنج بافر او عشان تقربها لك يعني لودنج باي لودنج ايه بقى باي عشان كده تبقى ملونه خلاص مين بقى السامبل ومين السايز ستاندرد ومين اللودنج دوت ال سامبل دي ان ايه ده دي ان ايه اللي حضرتك عاوز تعمل خلاص عشان اللي اسمه سامبل خلاص دي عينه العينه دي انت عاوز تفصصها عاوز تفصصها عاوز تعملها في باريشه يعني إيه سيباريشان؟ يعني أرصها لحبت وفقاً لأطوابك أردت وفقاً لإيه؟ بالطول عشان أقرفها لكم تخيل حالتك إن عندك شوية رباط جزمة رباط جزمة طويل، رباط جزمة قصير، رباط جزمة متواصل واحد جاي الصغير وتقول له إيه أنا عاوزك تبهوم من الطويل والقصير فبنروح وصلت لقد بعض طوال جنب بعض وبعدين المتواصفين وبعدين الصغيرين الموضوع سهل في الشوليز ان هو رمات الجاز لان هو شايفهم بعينك لكن حضرتك عاوز ترتب عاوز ترتب رمات الجاز ما اللي انت مش شايفه بعينك واللي مش موجود على الارض لكن موجود جوه ايبن دور يعني احنا عشان ماسكين ايبن دور فيها السلف الدي ان ايه اللي هو حضرتك بنقول لك انه جواه دي ان ايه مختلفه للناس طب لو حضرتك رتبهم بقى وفقا لاظواطك أحضرتك أصلاً لماذا شايفوه؟ ولا عارفوه؟ صح؟ يبقى حضرتك أصلاً داخل تعمل إيه مش جد إليك؟ تعمل سورتينج تعمل إيه بقى؟ سورتينج، يعني إيه سورتينج؟ ترتين كلمة سورت يعني إيه؟ يرتب يبقى حضرتك عاوز ترتب، ترتب إيه؟ الدين إيه؟ أكوردين إيه؟ لللبس يبقى انا عاوز استخدم جل الكتروفوريسس فور سورت الدي ان اي اكوردنج تو سايز هي انت واضحه يبقى العينه السامه اللي انا فاهمه ان جواها فرجمينتس دي ان اي اوف ديفرنت سايز اوف ديفرنت بيت الانزيم هنا يريزنت ايه الليس السايز اوف الدي ان اي اللي يريزنت الليس بينما البروتين اللي يريزنت تان. عشان حد دي مهمة بتجيب في الانتحان مش تقريبا انا نقتل انتحان طول يعني انا اللي بيكتب خلاص يعني وكده مش عادة انا مطلق في الانتحان بعد دلوقتي. هو المهم ان انا مش بقى كتب اروح انا بقى اكدت حاجة تان ماشا البقى قلنا الصيز بتاع دي ان ايه represent بينا... الويت بينما الصيز وبروتين represent الويت بقى في مين تجيب الالكتروفوليس انا بعمل شيت انفوريز نورمالي عشان اعمل سورتنج للدي ان اي اكوردنج تو بالانس او سورتنج للبروتين اكوردنج تو الوزن كان منطقي تمام العينه بتاعتي بقى اللي هي الدي ان اي سامبل هبدا أعمل فيها ايه هاخد مايكرو بايت هاخد مايكرو بايت طبعا بداتوا تلاحظوا فيه امبكتين فتحوا واحدة اللي هي الضاي راح اطلها الابنزوء راح اطلها البيبنت صح؟ يبقى البيبنت دي هتاخد اول حاجة اللوذنج ضاي طبعا ما بحاجة ننونا وموديها على مين؟ على الدي ان ايه سامبل انا ببدأ دايما بمين؟ بالدي ان ايه سامبل وقبل ما اروح اعمل الوذنج للسامبل لازم اخد معايا الضاي اللي اسمها الوذنج ضاي و هنقول فانت اللوذي اللي ضارق ايه؟ لانها مش بتاعت الستيل لانك لو اتراحوا من خطوة الستيل اخر وقت صح؟ لو اتراحوا من اخر وقت ايه الستيل الله ام جل الجادة الضارق هنا خمعه انا حطة دي حطتها على السامل دي ايه جميل بعد كده المفروض ان انا هاقفل واعمل ميكس خلاص؟ طيب بعد كده هاعمل ايه؟ يعني طبعا ده هو المفروض يعني الميكسار تك ممكن يقفل ويعمل ميكس ها وبعدين يسحب هو سحب دلوقتي بعد ما عمل ميكسينج ما بين الدي ان اي سامبل وما بين اللودنج بار خلاص فبقى الدي ان اي عندي ماله مم... لا بالك هو ملون بس مش ملون لدرجه انه هيبان على الجل بشكل واضح هيبان مجرد شادو يعني هيبان مجرد شادو على الجل ده ان انت قادر تتكبحها لكن اللون بتتكبح من الظاهر مش مش أبرد طيب هيعلي مين دول مين القوضة دي الويل نحن مش هكقول بور بقى اسمها هين الويل الويل الويل الويل الويل اللي عملها مين الوكامل احنا بالوحفة جوه مين مين اللوصاصي ده نو مين اللوصاصي الوكس اسمه جيل بوكس مين ده الجيل موض برافو عليكم ومين ده؟ الجيل نفسه يبقى أنا عندي جيل هو جيل موض عامل أو صوكي وهو الجيل بوكس اللي هو مضغط بقى في فوق فوق السوليوشن ده اللي هو صمائل برفق اللي أنا مستعملها ليه؟ عشان عشان أزود الكنكتبزي الكنكتبزي طيب خدوا بالكوا بقى انا مطلوب هعمل ايه؟ ساعاتي مطلوب من افتكروا الكلمة يا رحمة الله تحميل هتحمل يعني يعني تبط دي ان ايه انسايد زاويل يعني عاوز تعمل ايه؟ ده خليتين انتمك ده جوه مين؟ جوه الويل يبقى انا محتاجة اعمل ده هن. بس تاخد بقى حضرتك بقى انه حضرتك محتاج تحمله بس مش محتاج تحقله يعني مش عارف لما واحد يجي يتعلم الحقن الأول واحد أفضح مثل إيه؟ إنت خايف وإلا بترتاح وإلا قلت ياظر دير حقن دير حقن إيه؟ مهما تسدى تلاقي حاجة كده طرية وتفش غيرك كله في قلبي لأ وكيه الموجود مش كده خاص لأن حضرتك لو عملت الحركة دي إنت تحتك مش ناصر ومش هتفض وتنت ده, ده حتة شب وحد احنا عاملينها يعني هي وسنكها قل كده على قد السيكنس بتاع الموت وحضرتك داخل بعزمه مع انتك ربينا بحد عاملة زي اللي هي البيبت بتاع مايكو ببيبت وحضرتك داخل بالفورس دي على حدى قريجة فمطن تقربها خلاص؟ فحضرتك حتى لاحظ الاكسبشن المهم في الفيديو اللي احنا شايفين مكتوب ايه نايس nice جوب حاجه جميله ان انت حطيتي اقرا واحد تعبير بيقول لك ايه في الحياة الحقيقيه بقى لودينج ذا ايه خبره يعني ما تتكش الموضوع ليه بقى بيقول سو so dont be ده بيقول ما تنشبطش بخيبه الامل تخيل دوصوا لخط الأمل هي ركبة جمل دي وشيته طب فميقول ايه دونت بي دي سفارت ان ما تصابش بالمحباط لو انت دي بتعمل لودنج وفجئت ان ما حصل كراكب حصل شرخ بألف الجيل لو تتخيل تتخيل ان لو ده عمل خرم هنا الدين ايه حصله ايه؟ هينتشر جوه الجيل طب أولا إن شاء الله لما تعمل سيباريشن أعرف العينات من بعضها سداد أنا يبقى بتاع السنبل معك ويا بقى -30 سنبل بقى 20-30 سنبل هو واحد بتاع العيان واحد واحد بتاع العيان ثلاثة والعيان سابق واحد سبيل فموس وحظه الفأر جاء وتكس إيدا هيبقى عيان أكيد يعني يا واحد دخل بعد 2 دخل بعد 3 مع ساعة في الأخير كله يطور من يبقى طرعا مشكلة كبيرة جداً إن أحضرتك تجي تعمل اللوذين اللوذين ده very very specific very very important في ذات إن إنا تكتب هتوقف عليها حياة الإنسان أوكي؟ فإن أحضرتك محتلين نحن ما نعمل اللوذين ده أحضرتك إيدك vertical حضرتك دارس عمائكو بيبارت حضرتك بتنزل سلولي حضرتك إيداً كنت تتقى سابتك مش قادرة أستعمل أكثر من كده إيداً كنت تتقى سابتك على البنش اللي محطوط عليه وحضرتك بفوق بالضبط حضرتك إيدة بفوق الويل وحضرتك سلولي لحد ما تقرب من اليد لحد ما تقرب من أكثر الويل وبعتمو لحد ما تقرب إيه تنزل بكت وإيه وعا من فوق تيجي فوق, ال... فوق الويل فقال بل صلايب هي هي ها. أنا فوق الوقت لأ وكل أصحابك بقفيني رأب ولموقع بصوا ما عاوزتكم دكتوره قاله ده دي سابويتمين ها ها تمام ها تمام قديه قديه قديه وتلاقي بالخفوله بقى الصلاعين بقى أزرق ها ها ممكن يوانطرف إلى حد الفشل ها ها حردك ما تخافش قوي وما تستخفرش قوي لدي ولدي أرحب ستبك بس أوكي كل ما لسا كاننا خطأ يعني وعد الفكر ان انا اول مرة عملت جن عملت بسم الله ان شاء الله عملت ان انا ما لكم عني عادي جدا شان شان ولقيتوا نازل السايف وداية فتحت كده الحلم و بسم الله ان شاء الله مستان ياه يبصل وما ميبصلش يا اخوي راح فينه تمام منعرو خلم واستنى اربع خمس ساعات اني بان بايد بان مفيش بتاعدى شكل كومهض وابتصل بالشركة وهزك فيه ومت اصلا كنتبصل اللادر اللادر دا اكيد فيدي امام وانت وتفسروا في الأحيان مفيش بانت طلع البندات تحت يعني الحمد لله هي مفصولة بس تقفل الشدي مش وش فتحتاج تطلع الجيل وتقليبه كده يعني العجز أوكي؟ طعب احنا دلوقتي نصحنا مين يا أولاد حطيني أسفلودي من المين لما جيه يعمل اللاضة فتح أمو كده فتح كم واحدة اهان ليه؟ هو مش يديه ان هيه هنا مش ملون وان هيه هنا مش ملون بس لاحظوا بقى ان احنا قلنا ان الستيم دي مش هيه مستيم الضيب دي مش هيه صح؟ طب ليه ما حملهاش لللاثر؟ لان اللاثر بيجي عليه الضيب داخل اللاثر داخل نشتريه لكن السنب تاني دي جيبه في رأس صح؟ فالسنب دي جيبه كمعرفش هتاخد من واحد سنب دي من ايه؟ مسبوغة هتاخد دي نيته خير وكده برايت حلو كده كالر مش ها وايت كالر حاضر هحط عليه اللودينج ضوء لكن في حاله الدي ان ايه بتاع اللاجر هو بيعلم ايه اللودينج ضوء دايما يجي لك السؤال ده يجي يقول لك وون او راشمالايس ان ال ال اللاجر دي ان ايه اللاجر دي ان ايه يونيد يونيد نوت واد ذا لودينج ضوء دي ما بتحتاجش ما على the love of teammates because it is already contained the, the, the looting هو already شايد ني اللودي دي باي فانا تاخد دار لو خضرات ملاحظوا كده ها هو اللو بواحد بارو بارو بعد اسم حضرتك من بدا التوعيد مش اكثر حضرتك انا تجي تشتغل ما تعملش اللي في الفيديو ده انا لبيت الخطائن في الفيديو خطأ الاولان ان حضرتك لازم تعمل شايد لما تحط الضاية على السامبل تعمل ميكس الأول وعليه تاني يعني تنقفل إبن لودف ونقفل ميكس وبعد لثة ونقفل خلاص؟ دي مش باية في الفيديو، دي بالمماثل الحاجة الثانية أنه حضرتك، ما تحطش السامبل وايحة ما تحطش اللابر جنب السامبل وانت في الباية تجربتك يعني انت إسه بتجربة ما تطورش اثنين جنب بارك عشان لو حصل خطأ ما تبصش العينتين تمام؟ يبقى حضرتك تخلي سبيس ما بين دي وما بين الثانيه فانا لو عاوز احمل ممكن احمل هنا صح يبقى لو جيت خربت حاطه لو حصل دي فيوجن ال دي ان اي بت هيتحرك 2 3 اوه هتكون انا ايه هب اللو بر بتاعي بعيد عنه ما انا ما عنديش غير 2 سن صح لكن هي المشكله لو انت حاطط 9 و 9 صح لو انت حاطط 9 وهو ماتش يبقى قص من عندك بقى هحط التسعه جنب بعض خلاص يبقى انا دلوقتي برده هعمل نفس الحكايه هحمل اللادر دي من. بقى عندي 2 وينه واحده فيها دي ان اي فيها اللادر هقول لكم في الاخر مين اللادر على الـ على الـ على الشرط اللي هيطلع عشان اورد لكم الفكره بدل ما اقعد اكلم ده مين البوكس جميل اللي هو كان جواه مين الجيل ان دي في مين؟ الشير الشير بتاعه تمام انا هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هوصل الكهرباء سبعه قدام حضرتك ده نيجاتيف وده بوزيتيف طيب انا لو حد حبيت انا هوصل كده التيار يبقى انا ضمنت دلوقتي واصله تيار ايه؟ تيار كهرباء يعني هتشغل الباور طبعا هون بيقول له ده اللي بيكسر ده, ده مين ده ده مين ده ده ده ده البوكس ده الشيس ده مين الموض ده مين ده الشيس ايه بقى الحاجات الغريبة اللي هو عملها النزيد تأيب تأيب تأيب الصد بيقول له ايه حضركة عملية السيباريشن بتاخد من 4 ساعات ل 12 ساع ممكن اكتب حضرتك هل تفتقى ان انت تقعد 12 ساعة بعدين انت تتبص على الفصل تقيمة بيتمش؟ ان السلك اللي متواصل ده مقطوع من عند الكابل مثلا؟ صح؟ ممكن تفسر مشكلة؟ فحضرتك تضمن من اين؟ ان انت هيحصل عملية سيباريشة بمرور الوقت ان الكارم تشلال فبيقول حضرتك لو الكارم تشلال مش انت حاطة صلاين بطر؟ الصلاين بطر ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن ايه, إيه سيئن مع بطر؟ فبيقول حضربك بعد شوي هتبدأ تلاحظ عملية ايونيزيشن لنين؟ الانسي ال الايونيزيشن دي هتعمل عملية تفهم عملية ايه؟ بوبليك. يبدأ يبسل عملية فقاقية هوا فقاقية هتصنع قده حضربك كده الفقاقية دي تبدي اكساس ان ايه؟ ان فيه كارت يبقى حضربك ازاي بعمل ان الكارت موجود في الجيل بوكس باي اير بوكس يبقى انا بتاكد ازاي ان <سؤال> <بقى كد> <بقى تصفيق> <بتتلاحظ> <متدرج> في كارنت ساري جوه الجيل بوكس باي باي نوت سينج ذا جيل بوكس بوكس يبقى بقى عمالي انك ايه الاير ببلز اللي موجوده في الجيل اوكي طيب خلاص انا وصلت هستنى فتره معينه ايه اللي هيحصل ناخد بالنا بقى احنا مكملنا خطوه رقم 4 اللي هي الهوكنج <تصفيق> بتاع الكتريكال كابلات انا موصلت ايه اللي بيحصل حضرتك محصل بإن... بإن... إيه, ايه اللي حصل؟ نبص بصوا بعد سلوك الدي ان ايه سواء كان السهم الاعلى او لدر اللي بيحصل له؟ اللي بيحصل؟ بيتحرق صح؟ يبقى بيحصل سبريتي للدي ان ايه بمر من بمر من الطايب مين؟ الكارنت من خلال مين؟ الجل هو مين؟ الجل بوكس استخدام ايه الصلاين بافر صح إيه؟ دي ايه سيباريشن للدي ايه السيباريشن ده بيتم عن طريق ايه الجل ابلاينج ايه كارنت باستخدام ايه البفر صلاين استخدام صلاين بافر اوكي تاني ايه بقى اللي هيجي بعد مده ده جيل صح جوه مين جوه الجيل مونت الناس اللي عبرها تتفرج على المضايب انا معانتيش مالك تتفرج علي والله بس يعني حضرتك تتفرج علي برا نجى مع الجيل مونت وده الجيل بتاعي الجيل بتاعي شايفينه كده فيه, فيه اي لون؟ ما فيوش لون انا مشان حطيت ضايب مشان انا حطيت لون ان ضايب؟ بس انا برده قلت ان اللون الغذاري دي ليها وظيفه مش هي الاستي صح طب ايه وظيفتها بقى واحد واحد بت بتسرع بت accelerate movement of the DNA fragments بتسرع الفصل بتاع الدي ان اي يبقى دي accelerate the movement of DNA fragments بتتترمين the end of separation بتحدد لنهاية عملية الفصل لان انا دلوقت مش هما كان ومشيين مش انتقل انت كان عمال يمشي طب هو ماشي وانا مش شايفان اعرف منين انه مش هيوق مش مش هووصل اللي حاجة حكرة الشير ممكن يقع يقع في الصلاة المفض اعرف منين ان انا خلاص عملية separation خلصة اعرف منين لازم يكون فيه لون خفيف يدين ايه النهاية بيّدني آخر عملية الفصل فيه جيّا اللوت انجداري بيها كم فونكشن؟ 2 فونكشن، أول فونكشن أجسيلريشن أوف دي، إني إيه سيباريشن؟ تسريع عملية الفصل، لأن في دي إني إيه في الحالة العادية بطيئ أصلا؟ لأنه كم ستراند؟ دبل ستراند، فحضرتك لو سبته بدل ما طور من 4 ساعات 12 ساعة طور من 4 طيام 12 ساعة لأن انت محتاج حتى اللي يزوقك؟ اللوتين بقى دي وان محتاج تعمل End Determination لل End of Sibagia تحدد انت بصبت لازم تقف عن السباج خلاص؟ يبقى ديره وزمتك بتوعى اللوتين بقى هعملي انا بقى هاخد مين؟ هاخد الجلدة خلاص مش محتاجة لمدة حياتي هاخد الجلدة اخر الخطوة عندي ليه مين؟ ستايننج زجيل اند انالايز زايته ستايننج يبقى انا هعمل ايه ستينج لسكين دي هعملها ازاي بستعمل ماده كارسينوجينيك من اصل الماده دي لازم ايه نتعايذ منها الماده الكارسينوجينيك دي اسمها اي في جي ام اسمها ايه بقى اي في جي ام برو وايت قدام يعني كارسينوجينيك يعني ستين يعني الفيلم حضرتك ستين ستين يعني صباغ يعني ماده بتديهوه ستين يعني صباغه ماده بتديهوه انا بقول دلوقتي ده في الخو رقم 5 اللي هي ستيننج انا عاوز اسبغ الجيل عشان يبان البنس يبان الحاجات اللي اتفصلت دي اللي انا ما شفتهاش خلاص فهعمل ستيننج باستخدام ستين اسمها الفيجيان برومايد السيجن برومايد دي ماده كارسينوجين عشان كده ممكن نيجي لحضرتك ريشنلايز Why you should take care using the stain in gel electrophoreses? Why do you have to use the stain in gel electrophoreses? Because the stain used in the cesium bromide is a carcinogenic compound. Why you should take care using the stain in gel electrophoreses? <laughs> <laughs> because the stain used penicillin penicillinase is a case genetic combat ماشي والسيتيانومايز حضرتك بتعمل ايه ادي الشريطين بتودي ال DNA صح بتيجي هي تعمل كليشن بتخش بيحصل لها انبيتنج بتطمر بتنسخ في اللي هي الكورة الحامرة دي شايفينها؟ يبقى هي بتمسك ما بين البونت بتاعت التو سترانت، الضوال سترانت طيب انا هعمل ايه؟ أنا, هاخد... انا محتاجة المود؟ ايه مش محتاجات؟ مش انا محتاجة اخد ده كده؟ احطه؟ ولا محتاجة اخد ده بالمود التاعه؟ عاوز اشري ده؟ صح؟ انا محتاجة المود في حاجة؟ مش محتاجة في حاجة. لان انا هاخد الحمض بتاعي واروح عامله له اغطسه في قلب مين الدي ان اي سلينج اللي هو عباره عن مين ايثيدام برومايد عباره عن مين ايثيدام برومايد يعني بعد كده اروح عامله ايه اروح جايبه يو في ايه بقى يو في لامب لاك اوترافايت ايه الرافايت كلين لان الايثيدام برومايد دي بتعني الـ radiation UV light الـ islam romide بتعني الـ radiation مين؟ UV light بتعني الـ radiation UV light هل أحرضها هتلحصها بعينك؟ لا، هتلحصها بعين؟ الـ UV land بقى اسم حضرت الأبوة إيه؟ UV land فأنا أعمل هاخد الجل بتاعي ده وأروح أبطاه هنا لحد كده هو في حالة بينك؟ مفيش حالة بينك شفت الجن اللي كان عندنا؟ بد طلع ان هو حصل. في حاجات موجودة. ايه الحاجات اللي موجودة دي بقى؟ ستر... العبارة عن بانس. البانس دي عبارة عن ايه؟ دي ان ايه سترانس. ال دي ان ايه سترانس دي هصل لها ايه؟ سورتي. هصل لها ايه؟ سورتي. أكوردنجي. ايه؟ أكوردنجي. ايه؟ ايه؟ ايه؟ انا بقسم مين؟ دي ان ايه؟ طيب مين بقى اللابر؟ مش رو قطبكم النابر عنه في اجل حبة؟ ميت بالظبط النطر اللي هو عباره عن ريجستر يعني ايه السوردر يعني حضرتك دلوقتي انا ده سامبل طلع عندي كام بايت زي مين بي اس سي 2 100 اند 2 لسه صاحبتنا لسه ما امحناش مين اللي كان طالع له 3 بي اس سي 100 اند 2 ماشي اهو ده طلع له 3 بس انا عارف حجمهم مش عارف انا اللي اعرفوا من هنا ايه؟ ان البندية دي كبيرة والبندية دي متوسط والبندية دي صغير طيب هو الـ هنا ولا هنا؟ هو دين ايه افضل؟ نيجا تبتشوارش مش احنا كنا عمالين نقولوا احنا بندخل البلازمت جوه البكتيريا كان عندنا مشكله ان الدي ان ايه في عشان عنده فوسفات صح يبقى الدي ان ايه نيجاتيف طماط مش هي دي الوال مش الخروم دي عباره عن الولز اللي انا كنت حاطه فيها الدي ان ايه يبقى الجنب ده فيه دي ان إيه؟ يبقى الجنب ده ايه نيجاتيف جميل وبيتحرك ناحيه ايه يبقى السبريشن للدي ان ايه اوكيز فروم نيجاتيف بول تواردز البوزيتيف بول صح ولا لا السبريشة مبديئة ان ايه؟ بيتم من النجاتبول نهت للبوزبول ليه؟ لان ادي ايه اصلا؟ <تصفيق> نجاتب فانا لما ام من الابليكيش ام بالكارنطوه بيمشي تعاس اتجاهه صح؟ فانا بيمشي من النجاتب الى البوزب يبقى الهيدي بانت الهيدي الاتقل بتبقى نير النجاتب تشارج ولا البوزب تشارج النجاتب مش انا قلت ان النجاتب اللي بيهه و دي السوء المتوسطة و دي السوء هو دي ايه بيبقى فين؟ تبقى يهنا طب و هو انه هنا يققى قريب من مين؟ من الكبير طب كبيرة كده تبقى نيجاتب و أنا تبقى نيجاتب لاني دي ايه اصلا ايه؟ نيجاتب تبقى حتى التبقى عارف سيتان تلبيتها اين هيه؟ دي ايه ايه which is negatively charged دي ايه which is negatively charged All was, sourd, all was sourced, all was from the negative toward pool towards the positive pool. In assorting you find any abitimate name, negative pool towards the positive pool. Heavy bands, heavy bands are present near the negative pool. Heavy bands are present near the negative pool. وايد لايكر بنس وايكر ان ذا تمام كده تمام انا برده برده ما عرفتش انا عندي ثلاثه بنس ما لوش عارفهم كله انا عرفت ان واحده كبيره وواحده طويله وواحده متوسطه وواحده صغيره بس السايز بتاعهم ايه انا مش عارف فيبقى لازم استعمل مسطره استعمل رولر يكون معروف اللمس التحن يكون معروف ايه؟ اللمس التحن عشان اقدر اعمل استيميشن يبقى ايه وظيفة اللاغر؟ استيميشن of the D in the A size of the sample يبقى اللاغر يبقى اللاغر وظيفته نعمل ايه؟ استيميشن of the D in the A size of the انا عارزة أعرف size بتاع السامبل بدين إنه هو سامل بتاعي أعرفه من من اللاغر ليه؟ لأن اللاغر ده ليه specific length دي إيه بقى؟ specific <تضح broccoli> <متحدث> length <Lebanon. م switches milhões> <yeah>. يعني هو عبارة عن ميكستر من parts أو segments من دي إيه؟ ليه هو فيه عين زي إيه؟ زي إيه؟ دا إيه؟ دا إيه؟ دا إيه؟ نتقسم إيه 6 5, 5, 5, 3 5 3, 3, 3, 2, 3, ألف, ألف ألف ألف صح؟ واحدة ألف ألفين بزدد ألف تلاتة بزدد عن الألفين ألف وهكذا الحد كان الحد سيد إن اللادر دطول من ألف إلى سنة ألف صح؟ طب أعمل إستيميشن إزاي؟ مش أنا بقول وظيفة اللادر إنه بيساعدني إن أنا أعمل إستيميشن دي من إستيميشن طيب أعمله إزاي بيقولك تعالى نجرب دي أصاب مين. وصواب بس ال 30 ادي متوقع لكات 6 3 طب هعمل كده نعمل اوكي سيتا تطبيق وصاب مين مش في صاب حاجه مش اصلا ما اعرفهاش طب ما اقدرش اعمل استيميشن طب تعالوا كده هي اللي فوقيها كام 4 4 تحتها كام طب هي بين ال 3 و 4 ازيد ال من ال 4 يعني كذا تقريبا 3 ونص تقريبا طيب و 1000 اكتر من 1000 و من 2000 1000 و 1000 و تعالوا نشوف كده اكل منكم احضاراتك احضاراتك معا انا لك انا عندك 3 فانس مش عارف هننس بتاحهم لكن استعملت مصطرة المصطرة بتاعتي قدرت منها اقضر استيناشن بس Is the estimation using the law of DNA very, very constructive? No. Or just estimate? Is estimation? The estimation. The estimation. You can say that it's not 1500 1500 and 1700 and 1500. 1500 and 25. It's the most accurate one. It's the highest one. It's the highest صح؟ واحد بقى نشوفها هي قريرة من الالفين اكتر فنبقى فول الالف ومصف واحد يقول لا دي اقل من مين؟ اقل من الالف اقل من الالف صح كده؟ فالاستميشن هنا مهواش اكيوت لكن هو جاست الاستميشن مجرم عملية اين؟ عملية ضغطة يبقى نهايه تجيب احنا عارفنا مين وان احنا نعمل سورتي وانتين اين فراجمتس عن طريق الليبس بتاعي دي الان ايه ان انا هركبه الى ايه الى الى سيجمينتس السيجمينتس دي يعني اما بتبقى very long اما بتبقى moderate يعني اما بتبقى small الheaven اللي هي very long بتبقى near زهيجة البول واللي very small بتبقى near the bosted pool والانترالميزيات بتبقى في اين؟ في الميد الريشن بقدر اعمل استيميشن عن طريق استخدام اللادر وبقدر اعمل دريفيكيشن للإستيميشن بتاعي بعد كده بعد كده عن طريق عمليات تاني يعني لو تعاوز ترعب بالظبط ما ينفعش عن طريق الجل تعمل استيميش و بعدين بس اوكي؟ okay. حد المسبب الجل اكتروفلس في مشكلة؟ اوكي؟ okay. طبعا كدا انا اتنك ان الBCR هيب صعب انت تاخدوه. طيب؟ والله انا بقول خلاص انا. بقول خلاص. كدا we have 10 minutes. لو حد في الاول في اي حد عامل حاجه مش فاهمها صعبه بالنسبه له وعنده فيها مشكله وحابب ان احنا نتكلم فيها ايه حد, حد عنده في الاسئله اللي احنا خدناها قبل كده تشكيله سؤال الاخير ولا الأخير؟ الأخير اللي قبل هو ان واحد وكان الاثنين مش كان بتاع اكستراكشن كان اخر الاخير لا لا واحد السؤال بتاع الدي ان بتاع المره كان كل اللي مطلوب من حضرتك اللي كان في الكويز كان حاطط الخطوات بتاع الـ سندرالين صح وكاتب لحضرتك دي الخطوات بتاعه الميش دي الخطوات بتاع الميسنجر ار ان اي اكستراكشن فحضرتك قول لي الخطوات اللي زيها المناظره ليها في الدي ان اي يعني اقول الخطوات اه يعني هنسميهم بس وعلى فكره المطلوب من حضرتك اسماء الأشياء ما بحبش الدش انا مش جايبه ام كيو انا مش جايبه اسمر جاي كل اسئله ام كيو ام كيو انا حضرتك تقول اسم بس اسم بس خلاص سبع. حضرتك تقولي الخطوات تعمليهم سرع عاملهم عشرة المهم انت تسمياهم ايه مايش يا ده اللي انت بس التسمية بتاعيه حضرتك فيه الناس بتسمي بطريقة مختلفة على, على الفيديو المهم التسمية تكون من واقع اللي بيأس كيف <تصفيق> حالتك عن الانسان؟ يس؟ انسان <تصفيق> بكل فتوات؟ يس؟ شو مريد؟ يا جماعة عن دي مش بيطلع على الفيديو كده اسماء <متصفيق> زينا عملنا دلوقتي في البيسي ار زي طب في الأسفل في الجل بكسوريزيس نفس الأسماء دي حضرتك فهماهم ومش عادوا تحفظيهم الشرح اللي بيحصل في الخطوات أنا عاد ديك في ثلاث خطوات بس قلت كل اللي بيحصل هتكتبتهم في خطواتين مش عادي يعني مش عادي هم مصرع على الأسفل يعني دي دي. نفس السؤال بطريقة دنيا اللي هو اكتبي لي خطوات دي نيه؟ دي نيه؟ عملي ما هقولك اكتبي لي خطوات استخراج دي نيه إن ما راسقلش إيه؟ لا مش يا يا دكتور مش انا قصدي على الخطوه اسم الخطوه اسم الخطوه بتاع الدي برضو... يعني اللي فاهم يقول عشان انا مش فاهمه والله قول يعني انا عايزه يعني... المطلوب المطلوب ببساطه الاسماء اللي حضرتك اسماء الستبس اللي, اللي حضرتك بتستعملها للاكستراكشن بتاع ايه المشكله؟ فيش خلاص طلع 4 طلع 7 طلع 12 حضرتك اكتب اسماء الفتاتين بما ان مش غير اللي انا محطوطك عليها لا انا بقول ايه اخماء حضرتك مش فاهمه الست حضرتك مش حافظه اسمك ده فاهمه اللي بيحصل فيه قول اللي بيحصل طب نفس 37 المسنجر قال ايه؟ لا ما قلتش ثلاثه ليهم بقول قولي ثلاثه الاولانيين اللي في الدي اول ثلاث خطوات في الدي ان ايه انا عامله تعليماتك